بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا محمد اشرف الانبياء والمرسلين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك انت العليم الحكيم امين نكمل إن شاء الله مراحل هذا الكتاب ونشرع كما قدمنا في الدرس الماضي في بيان مفهوم الحكم أحكام سواء كانت في باب الإثبات أو كانت في باب إيش النفي كل هذه أحكام فاثناء أمر لأمر أو نفي الأمر عن أمر حكم الأول حكم والثاني حكم فلذلك قال فالحكم من حيث هو الحكم من حيث هو حكم يعني هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه هذا المعنى العام المعنى الكلي للحكم وضرب بعض بعض الأمثلة على الحكم قال كإثبات الوجود والقبن لله هو أيضا حكم ومثال النفي كنفي للحدوث عن الله تعالى كما لو قلنا أن الله سبحانه وتعالى ليس حادثا وهو نقيق قولنا إن الله سبحانه وتعالى قديم أو هو الأول نفي يعني الحدوث نقي نقيق, نقيق الكلام <تصفيق> نعم الحكم من حيث هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه وينقسم من حيث مصدره إلى ثلاثة أقسام شرعي وعدي وعقلي نعم إذا ليحكم أقسام لأي حكم هذه الأقسام هو لمطلق الحكم للحكم بالمعنى الذي ذكرناه آنفا وهو إثبات أمر لأم لأمر فيه عنه مطلق الحكم ما هو إس هذا محل مورد القسمة يسموها مورد القسمة يعني على ما على ماذا ورلت القسمة على هذا المعنى الكلي هذا المعنى الكلي إما أن يثبت بواسطة العقل بلا توقف على شريعة ولا عيرة، أو يذبض فقط بواسطة الشريعة، أو يذبض بواسطة العيرة. فإذن قسمة الحكم إلى هذه الأقسام الثلاثة هي قسمة بالنظر إلى مصدر إثبات هذا الحكم. بالنظر إلى، بالنظر يعني هي قسمة بالنظر إلى مصدر إثبات هذا الحكم. يعني إذا قلنا حكم الصلاة شرعا هو الوجوب مثلا حكم صلاة الظهر هو الوجوب هذا الحكم الذي نسبناه للصلاة وهو الوجوب من اين عرفناه؟ من الشرعي اذا كان مأخذ حكمنا اذا كان محل اصلنا للحكم هو الشريعة فانت تقول هذا الحكم هو شرعي فإذا وقفت للحكم بأنه شرعي معناه أن أنك أفضت هذا الحكم من الشريعة إذا قلت مثلا أنه الواحد مساوي الواحد أو الواحد أقل من الاثنين هذا الحكم نقول عنه شكم عقلي شكم عقلي هو عنه. جهة القسمة في عنا رؤية القسمة وفي عنا أقسام يعني في المقسم نفسه اللي وقعت عليه القسمة يعني وفي الأقسام اللي القس اللي, اللي الأقسام الناتجة وفي جهة التقسيم يعني ما هي جهة التقسيم هي جهة التقسيم اللي هي الأصل الاستمداد الاستمداد للحكم مضبوط يعني هذه القسمة من من جهة من حيث المصدر من حيث الاستناد يعني نقول ان الحكم شرعي من حيث انه من حيث ان الحكم من الشريعة ونقول انه عقلي من حيث انه اخذناه من العقل الوهاب نعم الشرعي محله كتب الفقه واصول واصولنا واصوله والعادي يراكم بالتجربة والتكرار كوجود الاحتراق عند النار فالخالق للإحراط هو الله تعالى فلا تأثير للنار وكذلك جميع الأسباب العادية إذن الحكم الشرعي محله كتب الفقه وأصول الفقه فلذلك اكتفى فقط بالإشارة إليها وقد مضى كلامنا عن قسمة الأحكام الشرعية في مرحف أصول الفقه أما الحكم العادي فذكر تعريفا موجزا له بحسب ما في هذا الكتاب قال فالحكم العادي يعرف بالتجربة والتكرار كوجود الاختراف عند النار يعرف بالتجربة والتكرار يعني إذا تألنا مثلا كيف يعرف الحكم الشرعي بالتجربة والتكرار ولا بالنظر العقلي لا بالنظر إيش ما معنى قولك بالنظر الشرعي الكتب أيوه. بالنظر المنضبط بوصول معتبرة سرعا هذا هو معنى النظر السرعي إذن النظر إما أن يكون عقليا أو سرعيا أو غير ذلك فإذا كان الحكم مأخوضا من السريعة فيجب أن يكون مأخوضا من السريعة بنظر مضبوط بالسرعة، فلا يجوز أن تثنج حكما إلى السريعة إلا إذا كنت قد أخذت هذا بنظرك بقوا... بنظر ب... ب... ب... الذي هو مضبوط بقواعد شرعية يعني يجب أن تكون هذه القواعد معتمدة شرعا أما إذا نظرت في الشريعة بوافطة القواعد ليست معتمدة شرعا ثم استنبضت حكما فلا يقال إن هذا الحكم حكم شرعي يعني ممكن واحد يحكي ينظر في بعض الآيات القرآنية ثم يستنظر حكما ولكن طريقة استنباطه ليست معتمدة شرعا ولا منضيطة بضوارة السريعة فلا يحله أن يقول أن هذا حكم شرعي إذن لا يكون الحكم شرعيا لمجرد أنه وقع النظر في محل السريع في المحل الذي هو السريع لا بل يجب أن يكون النظر تعلق بالشريعة وطريقة النظر أيضا معتمدة من تدل الشريعة كذلك لا يكون الحكم عقليا بمجرد أنه الإنسان فقط ينظر في أمور تعقلية من دون أن يعتمد على قواعد معتمدة من جهة العقل لأنه كثير من الناس ينظرون نظر عقلي هم يقولون أنه نحن ننظر نظر عقلي ولكن هذه طريقة مواليا ليست معتمدة عند العقل بل العقل يبطلها وإن ادعوهم أنهم ينظرون في العقل في التعقل أو في المواضيع العقلية ولكن ليست أحكامهم عقلية بل تكون أحكامهم أطلا باطلة ومقالفة للعقل إذن ينبط الحكم بمحل أو مأخذ الحكم وطريقة أطل هذا الحكم فمثلا إذا قلنا إنه أمريكا مثلا أجازة للفتيات في المدارس كما هذه المسألة اللي الآن يعني بحكو عنها لجايات الحجاب أج... أمريكا لو قلنا إنه أمريكا أجازة وفرنسا ونعب الآن لاحظ كيف المسألة تجويض أمريكا للبس الحجاب هل هو حكم شرعي؟ لا. لأنه لم يستمدوا لم يأخذوا هذا الحكم من الشريعة فلو حصل توافق في النتيجة بين الشريعة الإتلامية وبين, وبين غيرها من الشرائع ولم يكن ولم يكن مأخذ الحكم مستمج إلى دواب الشرعية فلا يقال إن هذا الحكم شرعي ونحكي في المنطقة. يعني لو مثلا حصل تصويت الآن عندنا أو في بلد من البلاد بدنا ان ده قانون او ينفي قانون مثلا مثلا انه قانون تحريم الخمر على الشركه شركه الطيران مثلا وحصل انه 50% او 60% قالوا ان يحرم الخمر نحن نمنع الخمر فهل يقال ان هذه البلد او هذا هذه الحكومة فعلا حكمها حكم فرعي نعم نعم طبعا 100% لأن أصل التمداد هذا الحكم ليس طريقا شرعيا ليس بهذا الأطلوب يؤخذ الحكم الشرعي لاحظت كيف المسألة هذه المسألة مهم جدا ودقيقة جدا فلا يقال لإساء إنه شرعي إلا إذا كان تحقق فيه أمران طريقة الأخر ونتيجة اللي هي نفس النسبة يعني نفس النسبة اللي هي شكر نفسة إنه واجب أو منوع أو حرام أو الآخرين وإنه كيف عارقنا إنه هذا واسد ممكن يجي واحد يحكي والله أنا لا أريد أن أشرب الخمر إلا بكره الخمر هذا لا يقال عليه إنه حكم شرعي بل حكمه وافق الحكم الشرعي ولكن هذا نفسه ليس حكما شرعيا سوري حصل توافق ولكن التوافق الصوري هذا لا يجيد للناس أن يقولوا إيش إنه حكم شرعي نعم فضل وإنما أجر الله العادة أن يخلق الفعل عندها لا بها ويصشف أن تولد النار ولا يخلق الله تعالى الإحراق وكذلك جميع الأسباب العادية لا تأثيرا نعم الآن بعد, بعد أن عرفنا كيف يكون الشيء شكما شرعيا كيف يكون الحكم شرعيا أو عقليا أو عاديا طبعا بهذه القيود التي ذكرناها أيضا نقول أنه مثلا في بعض الأحكام ليست هي شرعية لا يقال انه اصل اخذينا لها هو شرعي ليس لان نحن نعرفها قبل ورود السريعة قبل نظر السريعة ولا يقال ان هذا الحكم حكم عقلي ايضا لان هذا الامر ليس منطبطا بقواعد عقلية فما هو هذا الحكم يمكن ان يكون حكما عاديا هذا الحكم العادي اذا الحكم العادي عبارة عن نسبة أمر لأمر أو نفي أمر عن أمر لا بقواعد عقلية محضة ولا بقواعد مستندة إلى الشريعة بل بمجرد التجربة والعادة العلماء علماء الشريعة اهتموا جدا بالتفريق بين الحكم العقلي وبين الحكم العادي لأن هذا الفرق مهم جدا في علم التوحيد كيف؟ بعض الثلاثة مثلا أو بعض الناس نظروا في السماوات والأرض وفي الكواكب وغير ذلك من الكوم من العالم فوجدوا أن الكواكب مثلا تثيروا من جهة الغرب إلى جهة الشرق تدور من جهة الغرب إلى جهة الشرق ووجدوا كل كوكب يدور حول نفسي ووجدوا كل كوكب يتحرك حركة معينة فبعضهم قال بعض هؤلاء الفلاسفة أو بعض هؤلاء المفكرين يعني قال أن تتحرك هذه الكواكب لاحظ كيف المسألة أن تتحرك هذه الكواكب بهذه الحركة هذا أمر واجب عقلي لا يمكن أن يحصل سلافه إذن يعني أمر عقلي لا يستحيل ببطء آه الله بي هذا هو بالضبط اللي إحنا نريد أن نميز به الفرق بين الأمر الحكم العقلي والحكم الشرعي والحكم العادي الحكم العقلي لا يجوز نفيه بيسمه حكم قطعي من جهتين ايش يعني من جهتين او حكم عقلي قطعي مركب يعني قطعية مركبة من أمرين الأول طرضا والثاني الثاني كيف يعني طرض على الأول أن تقول مثلا مثال على الحكم العقلي الواحد أقل من الاثنين. قولنا إنه الواحد أقل من الاثنين. هل هو حكم شرعي؟ لا. هل هو حكم عادي؟ لا. سنرى بعد قليل إن شاء الله لماذا أو فتعرفون وحدكم إنه لماذا ليس حكما شرعيا ولا عاديا. ولكن هو حكم عقلي. ما معنى توني حكم حكما عقليا؟ أنه ي... أن أن قولنا إنه الواحد أقل من الاثنين هذا مقتول به. لا يمكن الشك فيه. وقولنا إنه يستحيل إنه يكون الاثنين أقل من الواحد أيضا مقتول به. يعني طردا في جهة ال والترايح والتجيب كيف المسألة؟ يعني مثلا بتقول الحادث لابد له من محدث هذا حكم عقلي هذا الحادث لابد له من محدث وهذا الحادث لابد له من محدث والعالم حادث لابد له من محدث هذا أمر عقلي هل يمكن أن يكون هناك حادث لا يتلقى محدث؟ مستحيل. هذا هو مفهوم الحسب العقلي في الطرد وفي العجز يعني يجب ان يكون ويستحيل ان لا يكون يجب ان يكون ويستحيل ان لا يكون يجب ان يكون الواحد اقل من الاثنين ويستحيل ان يكون الواحد ليس اقل من الاثنين السنين من الجهتين واجب ولكن لاحظ مثلا الحكم الشرعي هل يجب ان تكون الصلاة واجبة من حيث نفس الامر لا طبعاً لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجدها هل يمكن أن تكون الصلاة غير خمس صلوات مثلاً نعم كان يمكن أن تكون لأنها كانت أصلاً صلاة بعدين صارت صارت خمسين صلاة بعدين تم تخفيفها إذا كل هذا بوضع إلهي بوضع إلهي هل عرفنا هل عرفنا حكم الصلاة عن طريق التجربة والعرض أم بالنظر في خطاب الشارع بالنظر في خطاب الشارع إذا لاحظ الحكم الشرعي لا يستحيل خلافه من حيث الأمر في نفسه ولكن الفارق بينه وبين الحكم العقلي أن عرفنا الحكم الشرعي بالنظر في خطاب الشارع بالنظر في خطاب الشارع ولم يتوقف معرفتنا للأحكام, العقلي للأحكام العقلية على خطاب الشارع يعني يستقل العقل بإدراك الأحكام العقلية طيب الآن ما هي قصة الحكم العادي؟ الحكم العادي هو كل حكم ايه حكم يا شيخ اصطلاحا نثلة امر لأمر او نفيه عنه مطلقا اذا ما معنى الحكم العادي معناه هو كل حكم كل حكم توقف معرفتنا توقفت معرفتنا له على التجربة والتكرار اذا توقفت معرفتنا لحكم من الأحكام على التجربة والتكرار تكرار هذا الحكم على الحس وعلى المساهدة وعلى الملاحظة فحكمنا هذا يكون حكما عاديا كل حكم عرفناه عن طريق التجربة يعني ما كان شرط معرفتنا فيه شرط معرفتنا له أو به هو التجربة والتكرار فهو حكم عادي وما لم يشترك فيه معرفة في الحكم ما لم يسترد في معرفته التذب والتكرار فليس حكما عاديا ممكن يكون شرعي وممكن يكون عقلي وقد حكيت المسألة الضارة الآن الآن لو واحد يحكي لو فرضنا انه احنا نظرنا الى الكأس هذا الكأس قبل ما نحمله قبل ما نعرف ايش هو هل هل يمكن انه واحد يتوقع انه الكأس له مثلا فقل يعني كيف يمكن أن نعرف أن الكأس له ثقل؟ هل قبل التجربة يمكن أن نعرف؟ لا. نحمل الكأس نشوف له ثقل. التجربة ممكن واحد أول مرة يشوف، بعدين بحمل مرة ثانية. يأتي بحمل واحد الله يشوف الك. بحمله إذا ثقل. في طار تكرار. إما من واحد أو من أكثر من واحد. إما من واحد أو من أكثر من واحد. لا يفترض أن التكرار فقط واحد اللي يكون فيه. مطلقا. الآن النار لو لو رأيت على طول أن النار أشعة الشمس قبل أن نعرف إنه أصل الأشعة هذه مصدرها عبارة عن ميارة متوجهة ودرجة حرارتها أكثر بكثير من النار التي بين أيدينا قبل أن نعرف ذلك هل كان ممكن واحد يتوقع إنه أشعة الشمس يمكن أن تنتج حريق إلا بالتجربة كل كل الناس كل البلاستا بيحكوا انه النار هذا نور والنور ليس نار ولكن يمكن فجأة صاروا يجربوا تجارب معينة من واسطة العدسات المحذرة والعدسات المقاعرة صار في ولده حرارة معينة صارت تتوجه سردم عنها نيران فعرفوا انه أشيعة الشمس تتولد عنها نيران الان هذا الضوء نفسه هل تعتقدون انه مش ممكن يتولد عنه نار؟ ممكن ممكن هو رفط أصلاً متولد عن النار، وهو رفط إلى تم تركيزه بشكل بشكل أو بآخر. إيش هي النار؟ هي عبارة عن ازدياد درجة الحرارة لدرجة معينة بحيث إنه يصير تفاعل كيميائي معين. هو هذا النار مش أكثر ولا أقل شيء. لامبة النيون ممكن يتولد عن النار، الباربة الشاكوش على الحجر ممكن يتولد عن نار فإذا كيف نعرف مثل هذه الأمور؟ كلها بالتجربة. كيف نعرف انه النار تحرق او انه لا تحرق هل هناك قانون عقلي يقول انه كل شيء اسم نار يجب ان يحرق كالقانون العقل الذي يقول انه مثلا كل شيء اسم واحد يجب ان يكون اقل من الاثنين؟ لا طبعا 100% لا يوجد قانون عقلي بمثل هذا الممط في حق النار ولكن غاية الامر أنه اننا نحن نقول جربنا كل شيء اسم نار فوجدناه يحرق ولكن لا نستطيع أن نقول أن كل نار فلا يمكن إلا أن تحرق ولكن نقول فقط أن كل ما وجدناه نارا فهو يحرق أما أن نقول لا يمكن أن توجد نار إلا أن تكون محرقة هذا ليس في وسعنا الحكم به ليس أنه فقط معرفتنا لكون النار محرقة متوقف فقط على التجربة والتكرار والتجربة والتكرار تقول لك أن ما جربته فقط جربته ما جربته وما عرفته عن طريق التجربة فقد عرفته فقط ولكن لا تقول لك ان ما لم تعرفه فهو مستحيل وبحكية المسألة صارت التجربة تأخذ منها حكما تبوثيا ولا تأخذ منها حكما تلبيا التجربة ايه بتقول تدلك على ان كل ما ادركته عن طريق التجربة فهو ذلك ولكن لا يمكن لك بواسطة المذهب التجريبي أو التجربة نفسها أن تعرف إنه كل ما هو غير ذلك فهو مستحيل كل ما هو غير ذلك فهو مستحيل لا غاية الأمر أن تعرف إنه ما عرفته قد عرفته فقط ما عرفته فهو تافه غير هذا هل تعرف إنه مستحيل بالتجربة لا تحتاج إلى أمر آخر يدلك على أنه خلاف هذا الأمر فهو مستحيل إذا كان تعميم حتى لو تعميم هو إحنا نتكلم على مسألة التعميم أو على كل شيء مهما عمنت مهما عمنت يبقى حكمة في حدود معمنته ولكن مجرد أن نقول كل شيء سوى ذلك لاحظ كيف المسألة كل شيء سوى ذلك لاب لا لا نقول نحن أنه سوى ذلك من الموجودات من الموجودات والتي يمكن أن توجد أيضا لاحظ كيف المسألة لا يمكن ان تؤدي بك التجربة الى ان تقول ان كل شيء سوى ذلك فهو مستحيل او النوع كان يجوز لك ان تحكم بهذا الحكم بواسطة العقل العقل يقول كل شيء حادث فيجب ان يكون له محدث ويستحيل ان يكون هناك شيء حادث لا محدث له يستحيل يعني معرفة معرفتك باستحالة النطيل لا يتوقف إلا على نقص العقل هو جزء من معرفتك لثبوث العقل واضح كيف المسألة مش هم حكينه هو ضربا عكسا الحكم العقلي العقل يحكم بطرده ثم بانتناع عكسا بانتناع عكسا ولكن نحن في الحكم العادي فقط فالك ما يعرف أنه كل شيء اسمه نار يحرق ولكن لا نستطيع أن نعرف أنه يمكن أن توجد نار لا تحرق بل غاية ما نعرفه أن النار تحرق فقط أما النقول يتحيل أن توجد نار لا تحرق هذا شيء ليس في ضمن طاقة التلفباء وليس في ضمن المذهب التجريبي ليس من أهلية المذهب التجريبي أن يعرفنا إياه ليس في ضمن خدود في التجريبي أن يعرفنا إياه لذلك بقول العلماء أنه غاية ما نستطيع أن نضرفه في المجهد التجريبي أو بالحكم العادي هو التجريبي أما النفي وال... والالتحالة فهذا هذا في الجنة واضح إن شاء الله كيف المسألة طرحت لذلك قال يعرف بالتجربة والتكرار تواجد الاحتراق عند النار فالخالق للإحراق هو الله تعالى لاحظ كيف إيش قلنا إحنا فالخالق للإحراق هو النار تعالى كيف عرفنا فالخالق للإحراق هو هو الله عز وجل تعالى فكيف عرفنا أن الصالح للإحراط هو الله بالتجربة العقل بالعقل كيف عرفنا أي وقت لكل حدث لا بد له من محدث والنار حادثة لا بد له له من محدث الإحراق نفسه حادث لا بد له من محدث وعرفنا إنه لا لا محدث إلا أن يكون قادرا وقدرة المحدث بالأدلة التي سوف نتلوها بعد قليل إن شاء الله فعرفنا ب بطريق العقل أن الله سبحانه وتعالى هو الصالح إذن مأخذ حكم مأخذ معرفتنا بأن الخالق للإحراق هو الله تعالى هل هو بالتجربة يا شيخ سامر عرفنا كيف عرفنا إن الله سبحانه وتعالى هو الخالق للإحراق بالتجربة العقل طب كيف عرفنا أن الله سبحانه وتعالى موجود بالتجربة بالعقل كيف المسألة. طريق المعرفة ل... طريق معرفة الله سبحانه وتعالى هي العقل لا يدخل صح وممكن الشارع ما هو هو تابع للعقل العقل هو منبني على العقل يعني من دون حدود العقل انهدمت الشريعه انهدمت الشريعه خلاص يعني نفس الماده لا تغير لا صارت غير نفس ذات الماده بركه الله شفت كيف اللي احنا بدنا يعني نفس الماده ممكن انها تتغير نفس الماده صفاتها ثريته ليس هناك صفات واجبه ذاتية للمواد لانها كلها بخلق الله سبحانه وتعالى ولكن غاية العمر أن هذا العالم الذي نعيش فيه أراد الله ظل سأله أن يكون على هذا الشكل وهذه الصفات أما أن نقول أنه لا يمكن أن يكون العالم إلا على هذه الصورة والصفات فهذا ليس مكمل مأفوذ من تجربة بل هو المأفوذ من عقل مدعب فأين الدليل العقلي على إنه هذا العالم يستحيل أن يكون إلا بهذه الصورة أين الدليل على ذلك طبعا هذا من ضمن الأمور التي توفنت حقا ولكن غاية الأمر الآن نريد أن نوضح الفرق بين الحكم العادي والحكم العقلي وما هو الفرق الدقيق بينهما. إذا قلنا الحكم العقلي يطلقون عليه إنه برهان قطعيته مركبة. إيش مقصدهم بقطعيته مركبة؟ إنها أرضاً وعراضاً. البناء إيش لا يمكن للإنسان أن يتوقف يقول الله موجود حكمه بالوجود على الله سبحانه وتعالى حكم عقلي ولا عادي. عطل. ولا شرعي عقلي, عقلي. لاحظ كيف المثل لا يمكن أن يكون غير موجود لاحظ كيف المثل صار حتى وإن ورد في الشريعة قل هو الله أحد هذا صحيح ورد في الشريعة ولكنه حكم عقلي الشريعة تدلتنا عليه لأنه إحنا عرفنا الحكم الشرعي بأنه ما كان موضوعا بإرادت الله سبحانه وتعالى الحكم نفسه موضوع اختيار الله مو الشريعة احنا عرفناها هي وضع إلهي سائق لذوي العقول السليمة إلى ما هو الخير بالذات إلى خيرهم بالذات مسيح عرفناها هذا الدين الصراحة هذا الدين الصريح هي, مصر... هي شرعة عامة كل الشرع أما لما نقول الله واحد مفهوم كلمة الله واحد ما نتكلم عن اللقب ما, ما نتكلم عن الكلام مفهوم أن الله واحد هل الله سبحانه على أراد أن يكون الله واحد مثلاً هذا هذا أمر مقطوضه وأمر برهامي ليس تابعا لإرادة الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى هو الأول وليس له بداية هل هو بإرادة الله أراد من ذاته الجليلة أن تكون ليس لها أول وواجب لقاتل هذا الأمر ليس تحت الإرادة ليس باختيار الله سبحانه وتعالى ليس بإرادة الله ولا باختياره كان هو الإله هذا واجب ثابت لذاته للشريطة ثاب واجب لذاته بنقول. واجب لذاته أما الحكم الشرعي وهو الذي ثبت بإثبات الشارع له أي قبل أن يثبته الشارع فلا تبوت له فتبوت الحكم الشرعي بإثبات الله فقط اللي بنعبر عنه في أثور الثقه بأنه الله الخطاب هو الإثبات المقصود فيه إذا وجد خطاب فبصير إثبات مش ثبوت الخطاب هو إثبات يلزم عن الإثبات ثبوت واضح كيف المسألة فإحنا بعد, بعد ورود الخطاب بيصير في حقنا الحكم الشرعي ثابت له ثبوت ثبوت بذاته أم بإثبات الله له بإثبات الله أي بخطاب الله الشرعي بخطاب الله الذي هو القرآن والسنة يعبره وما يعبر وما يعبر يعني به عن يعني أي شيء دلنا على دلنا عليه صر إنه يمكن أن يثبت به حكم شرعي فهو يثبت به حكم شرعي كالإجماع والقياس وغير ذلك من الشرط في طاقة ثبوت الحكم الشرعي على النصوص الواضحة الجلية اللي هي المنطوق واضح ولا؟ فإذن لهذا الأمر يقول العلماء إن لا حكم إلا لله. ليش يعني لا حكم إلا لله لا حكم شرعي يعني؟ إلا لله يعني إلا بحكم الله له إلا بحكم الله به عفوًا. إلا بإثباد الله له حتى وين هو في الشريعة إحنا الآن نقول هذه طريقة معرفتنا بها شرعية ولكنها هي في نقفة برهانية عقلية نعم نحكي عن معانيها معانيها لا شك ساني لا شك عن الصفاة الأثمانية نحكي <تصفيق> وبعض الأسماء يعني فكرنا إنه يعني المعاني بتاعته بعض الأسماء عدد أسماء تدل على معنى واحد ولكن من جهات مختلفة. أيوة. يعني كلها على. بالضبط. في عشان يحكي حكينا إنه كثير من الأسماء هي ترجع إلى أمور يعني تمبني على أسماء كليّة كبرى مسموها أمها الصفات. ثم ما ما سوىها يتفارغ عنها وينبني عليها. يتركب منها. نصلي هذا يعني نذكره في وقت إن شاء الله. إذا عرفنا ما هو الفرق بين الحكم العادي والحكم الشرعي والحكم العقلي طبعا هذه مفاهيم دقيقة ضدنا ولكنها بتخلي هناك نفاصل عند العقل الإنسان ال ال الذي يفهمها يصير بالضبط يفهم ما معنى إنه حكم شرعي يعني إيش معنى حكم شرعي فقط يعتمد على الشرع في إيش؟ في إثباته وتبوته بعد ذلك فقط شوف كيف؟ الحكم العقلي الشارع. ما رعناه؟ مركب لا يتوقف في ثبوته ممتازة. على الشارع ولا على التجربة بل هو ثابت بنفسه يعني إذا الحكم العقلي بتميز عن الحكم الأخيرين بأنه ثابت في نفسه يعني ذلك ثابت في نفسه جميل جدا الحكم العقلي ثابت بنفسه لذلك في التعريف بعد قليل كلها هذه العبارة الأفعول حكاها أدخلوها في ظلم وما الحكم تشكم العقلي لذاته ما لا يقبل الانتفاع لذاته أو في ذاته ما لا يقبل الثبوض في ذاته هذا مستحيل ما وهكذا أدخلوا كلمة في ذاته إشارة إلى هذا الـ الـ الأمر اللي هو عبارة عن جزء من ما الحكم تشكم العقلي إذا قلنا أن الحكم العقلي ثبوضه ليس بذاته ولا لذاته ببطل حكم عقلي ببطل فإذا يمكن أن ترد في الشريعة بعض الأحكام هي فعلا عقلية ولكن يعني يستحيل أن لا تكون ثابتة لله ولكن احنا أدركناها عن طريق الشريعة الشريعة رفقنا دي هم كان الحكم صحيح مم. يعني المثال تتلل دائما للحيحة على الأمر الذي جربنا عليها ويستطيع تكون على الأمر ما جربنا عليها في دليل طبعا في دليل يعني نا... نا... نا... نا... نعم نحن هو هذا اللي احنا بدنا يعني نستدل عليه نستدل عليه بالشريعة رفتها بعد أن ثبت عندنا عندنا الحكم العقلي وثبت عندنا الحكم الشرعي نثبت بعض بعض الغفاظ وبعض الإمكانات للحكم العادي بنفس الأدلة السابقة مثلا بنقول النار نفسه ألم يرد ان النار كانت بردا وسلاما على سيدنا إبراهيم عليه السلام ممكن واحد يحكي يستحيل أن تكون النار إلا محقا خاصة نظر اللي كان فيها قابل أنه ينحرك ولنا نشك نحن أنه سيدنا إبراهيم يقبل أن يحرك لأنه ليس من جنة مثلا أو الحديد أو غير ذلك مع أنه كل شيء في الدنيا يمكن أن يحرك كل شيء في الدنيا لو حكينا مجرد أن ترفع حرارة أي شيء في الدنيا إلى درجة إحرام ينحرك. خصائص فيزيائية مجرد لما تزيد درجة حرارا، إيش معنى الانحراف؟ متفاعل متعل... تفاعل كيميائي، كيميائي انفصال بعض الذرات عن بعضه. هذا كل هذا هو مفهوم الانحراف. سوف. فكل شيء في الحقيقة في الكون هذا يمكن أن أي أن كل شيء في الكون يمكن أن ينحرف. فسيدنا إبراهيم عليه السلام لذاته يمكن أن ينحرف. ولكنه دخل في النار رموه في النار ولم ينحرف. وهذا المقصود. هو هذا المقصود؟ لاحظ كيس المسألة. هو هذا بالضبط اللي بدناه لأن المعجزة هي خرق للعادة وليس خرقا للعقل. ويستحيل أن ينحرف العقل. يستحيل أن ينحرف العقل. لاحظ كيس المسألة. هو هذا اللي بدنا إياه. إنه المع... لماذا بحث العلماء أصلاً في الحكم العادي وفرقوا بينه وبين الحكم العقلي؟ لأنه إثبات باب كبير من أبواب علم التوحيد وهو النبوات يعتمد على معرفة الحكم العادي كل المعجزات خارقا ما قال أحد منهم أنه من خارق العقل و الناس قالوا مثلا المثال الذي سوف نتكلم عليه أو فيه بعد قليل إن شاء الله وهو وحدانية الله جل شأنه كل هو الله أحد الله واحد هل يمكن أن يكون اثنين اثنين عقل. <تصفيق> مستحيل عقلا ولا عادة ولا عقل. عقل. عقل. عقلا عقلا شوف كيف ايش يعني مستحيل عقلا لا يمكن عقلا؟ لا يمكن يفتح يستح... يفتح ايش نفتح يفتح وجوده كيف يعني هذه عباره خطيره بدك تفرغ في يعني... لو ل... استحاله اثباته معناها لا يعني هذا انه ممكن في ذاته في كثير من الامور يستحيل مستحيل اثباتها لانه العقل قاصر عن ادراك ولكن هي في نفسها مصدفة بحث كيف المسألة كيف نعبر عنها هذه المسألة؟ بثابت في ذاته أيوة ولا يقبل نقيضه بالطبع هو مصدر. في نفسه ولا يتصور عدمه يعني نقيضه لا يتصور ثبوت ارتفاجه إذا ثبت للوحدانية هذان الأمران خلاص كانت أمرا عقلية شوف كيف المسألة صارت طيب واحد ممكن يقول لك إنه لو شاء الله لكان... لكانت لكانت الآلهة أكثر من واحد كله؟ كله مستحيل. مستحيل. مستحيل. كيف تقول له كل مستحيل خل من دون تردد من دون من دون تردد يستحيل أن تتعلق مشيئة الله, الله سبحانه وتعالى بذلك لأنه أصلاً متعلق مستحيل أصلاً وكلمتك لو شاء لك كذا كان عبارة عن فرض مستحيل فقط وفرض المستحيل لا يلزم عنه أمر مستحيل فرض المستحيل هذه قاعدة عقلية فرض المحال ليس محال بل يعني ادعاء ثبوت المحال هو المحال اما مجرد فرضه فلا امر المحال بل معظم اطول البراهين العقلية وكثير منها لا تتم الا بفرض المحال لو كان هنا الهة للا الله لك فرض قرض غير الله سبحانه وتعالى ولكن قال افردوا وجودها ولكن يلزم سساد العالم ولكن سساد العالم ليس حاطلا إذا ما غير صحيح إذا الله سبحانه وتعالى واحد إذا فرض المحال ليس محالا ولكن ادعاء ثبوته هو المحال هذا عن المحال إذا رأينا في بعض آيات القرآن لو أراد الله سبحانه وتعالى أن يفعل كذا لا يتوذ للواحد أن يستدل بمجرد كلمة لو وما بعدها على إمكان ما بعدها وضح كيف المسألة؟ لأنه هذا فرض محال فرض محال فرض و... محال؟ أيوة. في فرق كما تلاحظون. طبعا الفرض المحال ليس محال. ولكن في فرق بالعلماء العلماء في بعض العبارات ومن السيد الواحد ي... أن يعتاد عليها. في إشي اسمه فرض المحال وفي الفرض المحال. الفرض المحال محال صح؟ الفرض المحال غير فرض المحال هذه في بعض العبارات ممكن تقرؤوها انتو من كتب او تحكوها يجب الواحد من يتنبه كلها الفرض المحال نفس الفرض هو المستحيل كما لو قلت انه هناك بالفعل في الخارج اكثر من انه هذا اصلا فرض مستحيل او انك تقول مثلا يفرض الواحد مش واحد أو إن إنو ال المتناقضين أقرب من المتناقضين موجودات بالفعل مستحيل مستحيل هذا في داره شوف كيه. يعني الاستحالة وصفة لنفس الفرد في هذا الحالة بتكون هو هذا اللي صم اللي هو الوريان بفرض النقي بونش انا عم نقارن الموجز الخفي العقلي بالطرقيات اذن طبعا في هناك كثير من الناس يدعون انه المعجزة هي اصلا تفرقه الحكم العقلي ولكن لئن الحكم العقلي يستحيل ان ينخرق اذا ما في معجزه شوف كيف المساله صارت وبعض الجهله والاغبياء يقولون فعلا لو اراد الله سبحانه وتعالى ان يفرق العقل لفرقه هناك بعض الناس الداعو هذا ويعني و... صرحوا به أصلا ومن الذين يعني هم أصلا منتسبون إلى الدين والإسلام هذا حاصل وهذا لا حاصل لاحظ كيف المسألة من صدر عنده من ثبت عنده استحالة انتفاء أو رفع الحسن العقلي وظن أن المعجزة هي خرق للحكم العقلي ينتمي المعجزة فيصنع عنده انسان المعجزات ومن قال انه الله سبحانه وتعالى يمكن ان يفعل حتى المتحيل لدي منه تجويز المحل والثلاثين المدرسة العصرية اللي بيكتب يلزم عن قوله من كار لما كانوا في جديد القرض بلا شك بلا شك اللي هم قالوا بأنه كل شيء الظواهر الطبيعية وإلى آخرية كلها أمور عقلية لا يمكن تغييرها وهذا مبني على مذهب الفلاتفة والحمد لله اللي يعني الآن كثير من المذاهب حتى والنظريات الرياضي العلمية أصلاً صارت تنتي مثل هذا المذهب أصلاً لا يوجد هناك شيء أصلاً واجب في في نفسه بنفسه في العالم كل النظريات العلمية الآن قائمة على هذا الأمر. نعم طب ما يقول عنه يقول في السورة يوم قوله إنه ما في حكم عادي في ذاته وإنما هذا حكم عقل النفس قولة السنة أصلاً هو ما نصحك هو حتى هو حكى ما في التحكيت إنه ما في حكمه هو حكى كل الأحكام عادية. كل عصر. من أثبت الأحكام العادية وما عادية وما ترى أحكامه. هو يعني قريب جدا من كلامهم ولكنه هو كلام مبني على الشك والسطحة، وليس كلام مبني على إنه في شيء في الخارج فعلا ثابت ومستمر ومتناقص ومتناقص ولكنه هذا أمر ليس يتواتباً. هو مبني على التشكيك لأن ذي ذيهم سيد المشككين أصلاً في هذا العصر كان العصر الماضي. ولكن كلامه من جهة معينة مطابق لأهل السنة ولكن ليس من كل جهاته يعني كثير من الناس يقولون ديفيد مطابق هيوم قوله مطابق لكلام الأشاعر لا إحنا نقول لا مطابقا لكلام الأشاعر هو غاية ما قاله إنه لا يوجد شيء هناك حكم شوف كيف ولكن أهل السنة, أهل السنة والجماعة يعني العلماء الأشاعر قالوا هناك شيء أشياء كثيرة وادبة ولكنها ليست حكمية ويوجد هناك أمور حنية. على كل الأحوال الفرق بين الحكم الشرعي وكيف يصح لنا أن نقول أن نصف حكما ما بأنه شرعي أرجو أن يكون قد توضح بذكر الضابط إنه يكون نفس صورة الحكم مطابقة للشريعة وأقل مأهده من الشريعة. كيف يكون الحكم العقلي عقلي بأن يستحيل بأن يثبت يعني هو عكسا ويستحيل برضه يعني يستحيل عكسه أقوى نفسهم وكيف يثبت الحكم العادي بالتجربة وككرا إذن القول بأن الله هو الخالق للإحراق هذا حكم عادي ولا حكم عقلي عقلي القول بأن الله موجود حكم عقلي ولا حكم عادي حكم عادي حكم عقلي قال فلا تأثير للنار كلمة فلا الفهم هنا يعني نتيجة نتيجة القول بأن الخالق للإحراق هو هو الله تعالى إذا كان الخالق للإحراق هو الله إذا لا تأثير يعني لا خلق المقصود التأثير هنا الخلق لا خلق للنار يعني النار ليست هي التي تخلق الإح الإحراق ليست هي التي يوجد الإحراق وكذلك نقول في جميع الأسباب العادية. الكلال في مقول ايش يعني جميع الاسباب العادية جميع المخلوقات في هذا الكون كل هذا الكون بما فيه من علاقات ومن اسباب ومن مسببات احنا نطلب عليها اسباب وسببات واطلاقنا صحيح ولكن مضبوط بانه هذا سبب عادي ومسبب عادي بس ليس سببا عقليا هو مسبب عقلي كل هذا هو مضبط في الحكم عليه بأنه هي أمور عادية وليست أمور عقلية إيش يعني أمور عادية وليست عقلية يعني هي وجدت بإياجاد الله لها. ويمكن لو شاء الله أن يعدمها لأعلمها هذه هي المسألة فقط. قال وإنما أجرى الله العادة أجر الله العادة إس يعني أجرى الله العادة يعني خلقه خلقه لهذا العالم أجرى على هذا النمط أن يخلق الفعل عندها لا بها إيش يعني عندها لابها يعني رتب ترتيب وتناسق معين هو اختار اللسان هو أن يوصف شيء اسم النار بالتعبيره شيء احترام ولكن لا يقال إنه نفس النار هذه التي توجد الاحترام هذه هذه كل المسألة إذن المذهب الأشعري هل يلزم على هل يلزم المذهب الأشعري نفي العلل العقلية؟ العيلة العقلية في العالم هل يلزمه أن ينفيها الوجودية الخارجية نعم 100% في المية العيلة العقلية كذا يعني عيلة عقلية مسببات بذاتها هل يلزمه أن مية يجب أن أن ينفيها ولكن هل يلزمه أن ينفي العيلة العادية لا لا بل هو يثبتها لاحظ كيف المسألة ترى التناقق والتناقض والاضطراد والإتقان وحسن الصمعة هل هو ش... هل شرط في ثبوته أن يكون لازما عن حفن عقلي أم يكفي في ثبوته اضطراب العرضة اضطراب العرضة اضطراب في ثبوته إذن لا يمكن أن يقال أن الأشاعرة ينفون التناسق الواطعة في الكون واضطراب الصمعة على أحسن صورة التناسق ثابت ولكن أصل التعليل العقلي هو المنفي في فرق بين اثنين علة اقتران والعلة الاقتران فيها تناسق التناسق هذا وجمال الكون وحكمة الكون وإتقان الصمعة للسامنين العلماء إتقان الصمعة هذا ليس شرطا أن ينشأ عن وجود علا الداخلية للعالم بل هو ناشئ عن إرادة الله سبحانه وتعالى فقط فلذلك عندما رد كثير من ومخالفي ومخالفو الأشاعر على الأشاعر ردوا فألزموا الأشاعر بأن يلزمكم إثبات العلال العقلية هذا إلزام باطل مطلقا لأن الأشاعر صرحوا بإثبات العلال العقلية وحصلوها في الله سبحانه وتعالى فقط وبحك في المسألة ولكنهم قالوا بالنسبة للعالم كله قالوا لا يوجد في العلاقات ما بين العالم شيء اسمه واجب عقلي ورح ان شاء الله كيف الكلام ومع ذلك قالوا مع عدم وجود على العقلية وتأثيرات ذاتية للأزاء التي يتألف منها العالم إلا أنه لا يفتلزم ذلك انتفاف الإتقان وحسن الصنع اللي هو التناسب في الكون ولكنهم هم أرجعوا هذا الإتقان وحسن التناسب وإتقان الصمعة لا إلى علل داخلية للعالم بل إلى اضرارة الفاعل المختار. واضح كيف المسألة ما في علل أقل ما في علل ما تقول إنهم ما نظروا إلى العلل ما في علل أقل لا يوجد هناك علل لا يوجد هناك علل ذاتية أصلا في العالم. هم قالوا لا يوجد هناك علاذ ذاتية. غائض الأمر هناك أسباب عادية. ولكن الفاعل الم المؤثر فقط هو الله سبحانه وتعالى. إذن الفرق بين قول الفلاسفة الذين هو وافقهم من بعض الطرق الإسلامية. الفرق بينه وبين قول الأشاعرة إنه هؤلاء قالوا إنه العلاذ ذات العلاذ هي ذاتية للعرب. يعني هي الزعم للعرب. والأشاعر قالوا لا. ليس في أجزاء العالم بل هي فقط منحقرة في إرادة الله وقدرته فقط السبب الوحيد لوجود العالم هو إرادة الله فقط إذا حصل الأشاعر السبب الوحيد في وجود العالم وبقائه وكونه على هذه الصورة في قدرة الفاعل المختار، هل يلزم على ذلك فالعالم يمكن أن يكون على أي صورة ويجب أن ي... ويجب أن يكون مثلا فوضة أو, أو بلا تناسق لا لا ينتمي إلى الثلاثة ولا ينوع في الثلاثة إذن الأشياء إلى نصو الذاتية للعالم وأثبتوا التناسق للعالم واضحتي في المسألة واضحتي في النص الذاتي بالضبط ضاية الأمر إنه الثلاثة ومن وافقهم أرجعوا التناسق عللوه بالعيلة الذاتية ونحن أصلاً قلنا لا عيلة ذاتية للعالم بل أرجعنا التناظق ليش؟ للفاعل المفار فإذن هل يقول القائل إن الأشاعر نفوا مطلق العلة العقلية لا لأنهم حطروها في الفاعل المفار شوف كيف المسألة طارق واضح إن شاء الله كيف الكلام نعم <تصفيق> إذا ربنا ذكر إنا تبوا لمن سأل فقولوا سنتمات إلا من من صلوا إن السؤال إذا تبيا فإذا ما السنتماث إنا تبوا لا طبعا كل فعل أفعل الله هذه قاعدة كل فعل من أفعل الله،, الله فهو حكم عادي بإيراد الله سبحانه وتعالى. ما حكم عادي هذا الذي أراد الله سبحانه وتعالى أن يثبته في العالم. وأبحك في المسألة أراد الله سبحانه وتعالى أن يوجد هذا العالم على هذه الصورة بحيث إنه الظالم يعاقب والمحسن يثاب ولو أراد الله سبحانه وتعالى أن يوجد العالم على هيئة أخرى لا فعل ولكن غاية الأمر إنه أراد إيجاد العالم على هذه الصورة وهي العالم بخلقه على هذه الصورة وبعد ذلك لف الناس بحسب ما خلقهم لاحظ هذا عظمة المذهب الأشعري أصلاً قوة ودقة المذهب الأشعري تكمن في هذه النقطة أطلاً وهذا أحكي في كثير من الناس يدعون أن هذه النقطة هي أحد إحدى أبعث النقاط في المذهب الأشعري ولكن الحقيقة إنها إحدى أكبر نقاط القوة في المذهب الأشعري لأنه لا يمكن إثبات قدرة القدير التامة إلا بناء على هذا المذهب نظرة تامة للوجود وتذهب إلا للشرعية وتوافقها الأدلة الشرعية وسوف نشيئ لبعضها ان شاء الله العام احد الامثلة التي ذكرناها هو مثال سيدنا ابراحيم عليه السلام وقد ثبت في القرآن بالنص انه يا نار كوني ايش إذا اذا كون النار بردا وسلاما بارادة الله ام لا وكون النار ليست بردا ولا سلاما بارادة الله ام لا ليس إذن كونها محرقة وكونها برد وسلام ذاتي للنار لا. طيب بعض الناس ممكن يحكي إذن عدم الإحراق للنار إن عدم كونها نارا لا. والدليل على ذلك من نفس الآية يا نار كوني حالك كونها نارا كوني برد وسلام حالك كونها غير محرقة وحال كونها بردًا وسلامًا لا طلبها بأنها هنال بقيت ما هيّتها واحدة ما هيّتها واحدة إذًا كورها محرقةً ليس جزءًا من ما هيّتها إذًا إن عدان كورها محرقة لاحظ كيف؟ لا يعود على أصل ما هيّت بالإبقال ورحكي في الكلام إن شاء الله أيضًا مثال آخر من القرآن تسألوا؟ <تصفيق> أنا محتاج لكون في النكي يا ناو يعني كوني وعن كنتم خالتنا ثم نسبة أو لا ثم نسبة غيرنا ثم نسبة يعني ستباتي لا لا لا, لا, لا بحكله تماما بحكي معك لأنه كوني سمتها السفرة السفرة راكي يسمون الناس قال كوني يا ناو كوني بذلك لأنه كلا مضوط الحور أو تاني كوني أمساني يعني هو غاية الأمر أنه بقيت أصل الاسم موجود وأصل الزيات موجودة لكنه إحدى الأمور التي تعقبها اللي هي الإحراق هو قال ما تحركي خليكي نار ولكن ما تحركي فلا يوجد دليل على إنه هي بعد كونها غير محيطة انتفك كونها لأن كل الناس أصلا يعني كل الناس الذين شاهدوا النار قالوا سبحان الله يعني كيف يكون إبراهيم في النار ولا ينحرك لم يقول أحد منهم أنه هذا النار بصلت نار والنار هو أصلا النار هي يعني حتى في القرآن يعني هي أصلا بقيت ما هي ما هيته نار غاية الأمر إنه الإحراق معلم بس, بس نعم كان هو أمر عادي وتابع الإغاثة لا تنسى ذلك نعم بس أمر عادي يعني ممكن يكون عن غيرها التنافس ومن أن يكون هناك أخرج في أصله أصل <تصفيق> ممكن ولكن ما يجب أن أجل أوجه بعضك نتلعب <تصفيق> أن إنه لا يمكن إذن كنت هذا لالك من العالم؟ لا لا أنا قلت لأن الله سبحانه وتعالى أراد ذلك أما هو أفلا كل كلامنا ندائر على أن العالم كله بصورة هذي يمكن أن يظهر على غير هيكته هذة ولكنه، لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يظهر العالم على هذه الهيئة فوجوده على هذه الهيئة لإرادة الله سبحانه وتعالى فقط ماذا عن إرادة الله متعلق به؟ فيستحيل أن يختل تختل خيروه. إذ ممكن يكون على مشتنة نظام بإرادة عم الله عم أيضاً. نعم. بإرادة نعم. الله هذا ممكن بلا شك. ما هي هذا جهة قوة الاستدلال؟ أصلاً إحنا لما نقول إنه مع إنه العالم لذاته لا يوجد هناك عيل الذاتية تضبطه وتحكمه، ومع ذلك هو باطئ على هذا النطاق الكبير والتام من ال من الاطقام. إذا هذا دليل أقوى بيكون على إتقان الباري أقوى بكثير مما لو تقول أنه بقاء العالم هو العلال آلية داخل العالم رواب الداخلية أقوى بكثير المذهب الأول والطريقة الأولى فيه. أقوى بكثير في إثبات قدرة الله وإتقانه وحكمته من المذهب الثاني الذي يرجع ثبوت العالم وبقائه أو استمراره على هذه الصورة إلى نفس العلال الداخلية للعالم من هنا كان مذهب الأشعار أقوى بدرجات في إثبات قدرة الله سبحانه وتعالى من سائر المداهب الأخرى واضح كيف أن نسأله ومع ذلك نحن نقول في في شكل آخر أنه الله سبحانه وتعالى هذا العالم الذي خلقه هل يستحيل أن يخلقه على صورة الأخرى شو رأيك ليش لأنه كل شيء راجع لإرادة الله لأنه هو في ذاته ممكن شوف كيف والممكن لا يتق... ماهية الممكن لا تنقلب يعني يعني ماهية الممكن لا تنقلب الماهيات كلها لا تنقلب الماهيات كلها لا تنقلب استحالة قلب الماهيات إيش يعني استحالة قلب الماهيات يعني إن الشيء هو هو يستحيل إن الشيء يكون هو غيره. لا هو أو غيره الماهية يستحيل انقلابها وركّز المسألة فما فعل ممكنا يجب أن يبقى ممكنا وما كان واجبا يجب أن يبقى واجبا وما كان مستحيلا يجب أن يبقى مستحيلا فكون المستحيل مثلا وكون الممكن ممكن وكون الواجب واجب ليس بجعل الجعل، ولكن نفس الماهيات الممكنة في حد ذاتها هي بجعل الجعل. كيف يعني بجعل الجعل؟ يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي أوذب هذه الماهيات وهو الذي ركبها ولكنها ركبها من حيث ما هي ماهيات. ولكن من حيث ما هي ممكنة هي بذاتها ممكنة لأنها كل شيء سبحانه وتعالى فهو ممكن بالذات واضح كيف المسألة كون الله سبحانه وتعالى واجب هل الله سبحانه وتعالى جعل رسه واجب الوجود لا هو لذاته واجب ليس بإرادته ليس لا لأنها الطفة غذية له جل شاء الله وإن شاء الله سوف يبدأ وضوح هذا الكلام عندكم لاحقا إن شاء الله. نعم. إذا الموجود ممكن يسعى ممكن ولكن ربنا اختار أن هو الكف ممكن ممكن عقلنا لكن يعني ان على هو هو هذا اللي يعني مستحيل مش مستحيل يعني ممكن لكن مستحيل الله يجزي بالضبط هو مش مستحيل عادة لو كان مستحيل عادة فما كله في المطلوب. فهذا الشيء يبقى مثل كون إنه كان ممكن يكون على غيره. بلا شك بلا شك. طبعاً حديث أصل الماهيات يعني حديث الماهيات هو البابلا. كون الماهية يعني أصل الماهية ممكنة أصل الماهيات ممكنة يعني كون الماهيات ممكنة, ممكنة ممكنة هذه لذاتها ممكنة يعني. كل ما هي كل شيء غير الله سبحانه وتعالى مم. فهو ممكن. إرادة. ما كأي ما هي مش بإرادة يعني هل يمكن أن تكون إرادة يعني إرادة الله جعلها ممكنة وهي ممكن أن تجعلها غير ممكنة؟ شيخ ممكن. صح مم. أنت بتقول هي بإرادة الله ممكنة مم. يعني السبب في دونها ممكنة هي إرادة الله. صح يعني لو لو لم تتعلق بها إرادة الله أو تعلقت بها إرادة الله على أنها تكون غير ممكنة تطيل غير ممكنة يعني واهية ولا تطيل لا طبعا أقلها ممكن ما نسيت هذه عبارات يعني أنا يعني مش من عندي أنا ذي هذه عبارات علماء يعني أصل كون الممكن ممكن هو بذاته ولكن تفاصيل الممكنات نفسها أصل إنه هناك في شيء مستحيل وأقل إنه هناك في شيء واجب لاحظ كيف مطلق الأشياء أنا بحكي عن مطلق الماهيات أن هناك ماهية ممكنة وماهية واجب وهي مستحيلة هذا شيء واجب عقلي لا بجعل الجعل لا بجعل الجعل ولكن تفاصيل تفاصيل الممكنات هذا بجعل يعني شوف, شوف كيف يعني كونك إنسانا يعني كونت إنسان هذا بجعل هذا هذه ماهية مخططة هذا بجعل الجعل وكل الماهيات الأخرى هي بزعل الزاعل كل ما في طور في رسمة من طور هي بزعل الزاعل كل ما هي ممكنة ولكن أن يوجد هناك شيء ممكن في حد ذاته هذا واجب لذاته يعني ثبوت مش وثوت في الخارج ثبوت أن هناك احتمال أن يكون في هناك مهيات ممكنة من دون تعينها من دون تقديرها هذا حكم عقلي الحكم العقلي قسمة الأحكام قسمة الأحكام لاحظ فيها المسألة هذا مهم جدا السؤال كسؤال أنت التحديد ومهم إحنا نفهمه أيضا قسمة الحكم كما سيأتي قسمة الحكم العقلي كما سيأتي إلى وادب وجائز ومستحيل هذا ليس بجعل مجاعد بل هو أمر عقلي وابحش اللي بنقصده. قسمة الحكم إلى إن الحكم إما أن يكون وادبا أو جائزا ومستحيلا قسمته إلى هذه الأقسام هو أمره عقلي واجب لا يمكن أن يكون خلاف ذلك يعني لا يجوز أن يجي واحد يحكي لا يمكن كل الماهيات تكون واجبة نحكيه مستحيل واحد ممكن يحكي لا ممكن كل الماهيات تكون مستحيلة برضه نحكيه على مستحيل لا بعضها واجب وبعضها مستحيل وبعضها ممكن هذا القسمة العقليه هذا هو الذي نقصده أن تفاصيل الماهيات ممكنة هذا بجعله جعله إجبارك على الأمور هن فتنة عقلي لا يصير مشروط من جسرة أو نعم. ولكن أفضل فينا عقل عقلي ولكن هو بجاعز. كيف كيف يعني كيف يعني عقلي و جاعز هو عقلي هو كيف يعني؟ بجعله يعني مخرّب على الإرادة. معنى كلمة بجاعز؟ مترتب, مترتب على الإرادة يعني لا يمكن تفوهه إلا بالإرادة هاي معنى كلمة بجاعز؟ مش إنه أنا لما أشرح لك صحيح أن أشرحي لك بإرارتي ولكن اللي شرحت لك مش أنا اللي أتبكته أنا وضحت لك إياه فقط يعني هو ثابت طوال أنه وضحته أو أنه موضحه ما ثبت بجعلي هو التوضيح مش ما توضح هو طوال نعم الشيخ الممكنات أم عليها مثال الممكنات قبل أن تتعلق بعلم الله عز وجل يعني أن تخرج من الوجود من العدم إلى الوجود هي ممكنة في ممكن ولكن لما تعلقت تعلقت خروجها من العدم إلى الوجود بعلم الله وإرادته صارت صار يعني واجب لغيره اللي يسموه الواجب العربي. فإحنا من أصل ناس سواء عدم أو وجود ممكن. ولكن لما تعلقت خدمة الله عز وجل صار واجب لغيره. أصبح واجب فهي أصل من أصل ممكن سواء معدومة أو موجودة. أو قبل أن توجد هي ممكنة لذات عن المهية عن المهية ممكن نعم ولكن لما تعلقت بها يعني وجودها صار في فرق نتكلم عن نفس المهية وغير عن وجود المهية هذا التفصيل أنه بين نفس المهية وجود المهية وجود المهية متعلق بإرادة الله قطعا وجعل المهية الممكنة يعني يعني نفس المهيات هذا يعني مثلا الإنسان مين اللي ركب على هذه الصورة مش من أنا ما بتكلم عن عزامه وعن تعيرو محمد وعن, وعن محمود بتكلم عن ماهية الإنسان. هل يجب عقلا أن يكون صمت مخلوق بهذه بهذا التركيب لا, لا؟ الله سبحانه وتعالى جعل هذه الماهية. شوف كيف النص أسألت. وأما الحكم العقلي فيمكن من مجرد العقل من غير تكرار ولا وضع لوضع. عرفنا كده. هذا الكلام وأما الحكم العقلي فيفهم من مجرد العقل من غير تكرار يعني لا يتوقف على تجربة وليس وليس التجربة هي واسطة إثباته ولا واسطة صبورو ولا وضع واضح حتى نخرج شيء الحكم الشعري نعم والعقل سر روحاني تدرك تدرك تدرك به النفس العلوم الضرورية والنظريات نعم والعقل سر روحاني ليش قال سر؟ لأنه أمر ما احنا شرحناه هذا طبعا في الزوهرة ولكن لأن نشرحه باستثار سر لأنه حقيقته غير معروفة ليش حقيقته غير معروفة؟ لأنه عبارة عن فعل أفعل أفعال النفس. والنفس والنفر حقيقتها غير معروفة فحقيقة الفعل اللي هو أطلا منسوب للنفس أيضا يكون غير معروف لذلك عبر عنه بأنه سر إشارة إلى أن حقيقة العقل يعني لا ندركه بالتحديد روحاني ليش قال روحاني وصفه بروحاني لأنه منسوب للروح وليس للجسم للمادة منسوب للروح يعني أصل منشأ التعقل هو الروح وإن شرطت بالمادة بعد ذلك ولكن أصل منشأه التعقل هو الروح طيب إيش وظيفته قال تدرك به النفس ولاحظ إيش قال النفس ومش الجسم الإدراك هو يكون بالنفس النفس هي المدركة وواسطة الإدراك هو الجسم يكون واصفة الإدراك هو الجسم، أما المد المدح حقيقيا هو النظ، يعني مثلا واحد بيقول عيني أدركت، عيني أدركت، حتى لو لو أطلقت هذه العبارة إطلاقا لواضي أن تفهم أنك أيوة ناحي ما ذي اللي هي إيش؟ إنه أنا أدركتك بواصفة عيني، يعني أبصرتك بوا صارت العين واصفة للإدراك. واطيطة للإدراك وليست العين هي أصلاً المدركة وهذا طبعاً المثأة فيها خلاف بين العلماء بناء على تفسير ما هو الإدراك بالضبط العلماء الذين قالوا إن الإدراك هو مثلاً بالنسبة للبصر هو وصول الشعاع إلى العين فالعين بذلك هي تكون مدركة لأنه فعلاً الشعاع بيكون هو الذي يصل إلى العين ولكن هل حقيقة البصر والرؤية هو وصول الشعاع إلى العين؟ لا فالتحقيق عند العلماء أنه وإن وصل شعاع إلى العين إلا أن العين قد لا تدرك قد لا يعني قد لا يحصل إدراك عند الإنسان لأن أصل الإدراك اللي هو الرؤية هنا في هذه الحالة لا يتوقف عقلا على حصول الشعاع بل وصول الشعاع هذا أمر عادي فالتابه المسألة فلذلك اختلف العلماء في أنه هل هل الحواس تشكل نوافر يعني هي بشكل نوافذ يدخل منها الادراف الى النفط ام انه نفس الحواد هي المدرك بالدات لا هي نوافذ في الحظيمة شوفي وصائد للادراف هذه هي المسألة عشان هيك تدرك به النفط لاحظ كيف يعني العبارات المذكورة هون هنا يعني مش منقاهة على العواهنها كل شيء منبني على شروحات وبحوثات عميقة جدا عند العلماء كل كلمة من هذه الكلمات مبنية على بحث عميق جدا وبحوثات بحوثات كثيرة جدا و أنظار متواطرة و متتالية قام العلماء فإحنا الآن نوخذ خلاصتها، بنحاول نوضحها ونلفت نلفت أنظاركم إلى يعني, يعني أنه في هناك بحوث بمثل هذه العيوة نعم خطة <تص> إحنا قلنا العقل متعلق, العقل متعلق بالروح إيش وجه التعلق؟ قلنا أن العقل هو فعل من أفعل الروح ليس العقل عبارة عن أمر موجود في ذاته أو قائم في ذاته لا هو فقط عبارة عن فعل روحاني فعل تفعله الروح ينشع عن هذا الفعل إدراك بس هذا هو فلذلك قلنا العقل تشد ليس قلنا تشد؟ لأنه فعل من أفعل الروح والروح أصلا غير مدرك حقيقتها فتعرف كلمة سر هنا الحدود والتعريفات العلماء لما يتكلموا عن حدود والتعريفات بيعرفوا مثلا لما يقول الإنسان حيوان الناطق كلمة حيوان يسموها جنس وناطق يسموها فضل الجنس يجب أن يكون جنس حقيقي معنى حقيقي مش اعتباري هنا لما قال العقل سر الروحاني كلمة سر هذه ليس كأمرا حقيقيا يعني أمر اعتباري أطولا لذلك العلماء لما يفسروا مثل هذا التعريف يقولوا وكلمة سر كالجنسي في مقام التعريف كالجنس وضعوها لأن حقيقة الروح اللي هي جنس الروح ليست مدركة فنحن لا نضع ليست هذا عبارة عن تعريف حقيقي بل هو تعريف رسمي باللوازم تعريف للعقل بما يلزم عنه أو بآثاره أو بتائدته ممكن غير ما يعرف غير هذا التعريف ولكن كلمة سر هنا وضعها كالجنس يحل محل الجنس في التعريف الحقيقي واضح كيفية المسألة تسموه تعريف رسمي فقط روحاني عرفنا لماذا روحاني لأنه منطوب إلى الروح تضيك به النفس لأن وظيفة, هذا وظيفة ما يسمى بالعقل هو الإدراك ومحل الإدراك هو النفس المدرك حقيقة هو النفس ما الذي تدركه الناس؟ تدرك العلوم الضرورية والنظرية. تدرك العلوم الضرورية والنظرية. إيش العلوم الضرورية والنظرية؟ الضرورية تدرك البداية. أيوة. أما أم النظرية بحاجة إلى أمر. بارت الله فيك. ما لا يتوقفه. ما لا يتوقف إدراكه والعلم به على بعد الجهد. ضروري. فهو ضروري. وما يتوقف يكون نظري. يعني يحتاج إلى نظر وطائف آلي. نعم. بالضبط. ومحله القلب ونوره في الدماغ وابداؤه من فيه نفس الروح في الجنين وأول كماله البُلو شوف هذا التعريف أنا في حقيقة هذا التعريف جمعت فيه تعريفين العلماء ذكروا التعريف الأول لحال والتعريف الثاني لحال وفي بعضهم خلطوا بعض الكلمات على كل الأحوال التعريف هذا كله رقمي يعني كلما زادت القيود يزداد الإنسان معرفة وإدراك المرتوب نفسه بالمعرف نفسه لحد كلمة العلوم الضرورية والنظرية ما فيها إشكال عرفناها مم. الآن قال ومحله القلب كيف يكون محله القلب ونحن نكو نقول إن العقل هو فعر روحاني والروح ليست حالة في القلب كيف نقول إنه لاحظ كيف الأسئلة بتصير وتتورد محله في القلب ونوره في الدماغ تبسوا يعني هو محله في القلب ونوره في الدماغ ايش يعني دلطبكم وين دلطبكم مكان محدد من فعل بلفعل مكان محدد نا لأن محله الروح هو أطلق محله الروح ولكن أثره ومنشأه وربعته يكون في القلب كيف ونوره في الدماغ كيف برضه كيف لأنه يعني توثف التعقل بني على إغرادة وإغرادة فيها نوع ميل يد والميل هو يعني من الالقيسيات المسيحية حاصرة القلب، فمحله القلب أي الباعث عليه لتعل لتعله الالغادة بقيسية مسيح القلب، أما نوره في الدماغ اللي هي من حيث الظهور ثم يعني ثمرته فالإنسان مرات يصب هذا هل بترش الصبت؟ لأن الإنسان ممكن يصب في يعني بشيء معين كي فيها حاصل أو كذا فيجد أثرها في مثلا في معنده مثلا جميل كالكال غضب أحيانا وهذه الأمراض التي تسببها فاا أثر الالاولور نور التعقل يظهر في الدماء اللوقيت الله فيك محلهم في القلب كما قلنا هناك في الإنسان مأل مركب من أمرين مش من ثلاث أمور كما يقول بعض الناس هو فقط أمرين روح والجسد الروح لها فعل لها فعال مختلفة فيها أفعال غضبية، فيأله أفعال شهوانية، فيها أفعال إدراكية. الأفعال الإدراكية هي التعاقل، هي الروح بالنظر إلى أفعالها التعاقل الإدراكية هي العقل مسموها. يعني ممكن الناس يفهم الروح هي نفس عقل. من جهة إنها تعقل، من جهة ما هي عاقلة خصما عقلا، ولكن هي نفس مش هي العقل هي التي تعقل. فالروح لها أفعال كثيرة جدًا. الآن الإنسان نفسه الإنسان الذي نحن نراه أنا وأنت وزيد وعمر وغير ذلك من إيش مؤلف هل هو فعلا فقط أرواح مجردة أم هو روح زائد جسد هل الروح لحالة تمشي وحده أم في بينهم ارتباطات والفعلات في بينهم ارتباطات الآن هذا التعريف مبني على هذه النظرة إن الإنسان روح وجسد وكل أو بعض الأفعال الروحانية تظهر آثارها في مواضع محددة من الجسد بعض الأفعال الروحانية تظهر مواضعها في أماكن محددة من الجسد مثلا المحبة والكراهية وين تظهر. أثرها وين بظهر؟ في إجراءك في إقراءتك في ظهرك حسن وحياة في ملامح على الوجه وحقيقة أنت وين قد ظهر؟ في القلب في الحصة بكله يعني وطبعا الجزء كله يتأثر ولكن يعني أهم شيء يتأثر فيه اللي هو القلب الخوف مثلا بالناش نحكي المحب الخوف وين بتحس أكثر إيشين؟ في القلب وطبعا بيتأثر ما هو القلب يتأثر؟ بيبطلوا أو بيطير بير وجهه بيحمر وجهه إما توقف عن إما القلب توقف عن النظر ببطل يضخ ال ال يبطل... بتصر أو يطير ضخ كثير يحمر شوف في مين هيك المكان؟ الملبع بالضبط فمحل والقلب والقلب طبعا هو محل يتأثر الإنسان بالحب بالمحبة والتراهية ذلك لوسائل الأفعال الوثنية اللي هي تسوقية وغير ذلك يا في القلب عشان هيك الواحد دائما بالأسعار وشعرات يحكو المحبة في القلب مش في الدماغ لما يجي واحد يحكي لوحدة ومرة رحبك بكل من كل عقلي كنت... <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يعني رحبك من كل قلبي أو من كل نفسي جايب أخرى بس من كل قلبي هذيك بتكيت عليه لما يحكي لها من كل قلبي صح ولا لا نقطة جربت في <تصفيق> الحلم. <تصفيق> <تصفيق> طيب المحبة أثارها تظهر في القلب ثم تنبعث على مواضع محبدة من الجسم. طيب الإنسان لما يفكر بمسأل الرياضية أو بمسأل فقهية أو بمسأل يعني أي تزيئة أو غير ذلك، مين اللي بتعب؟ إده ولا إدرو ولا بطنه ولا راسه؟ دماغه دماغ صح ولا لا؟ الدماغ هو اللي متعب وهذا أمر لا يستطيع الإنسان أن ينكره. نحن لا نقول فقط انه الدماغ هو الذي يعني نفكر اللي بيتعب لحاله لا في كثير اشياء هو لا هي بتعب بدور بدور ميلاتي ولكن الوضع الحقيقي بيظهر وين الاثر الحقيقي بيظهر في الدماغ من هذا الباب العلماء فرقوا بين نوعين من الافعال الافعال اللي هي عباره عن الذهاب وما بقى با... ما كان تمشي فعون إنه من باب الأفعال الشوقية والميول النفسية الوجدانيات هذه تظهر آثارها أطالة أين في القلب وما كان من الأفعال من باب الأنظار العقلية المجردة يظهر آثاره أين في الدماء ولكن أن تفكر في مسألة رياضية أو مسألة فизائية أو غير ذلك أو مسألة حتى أو مسألة يعني هل تستطيع أن تفكر في ذلك إلا إذا أردت أن تفكر؟ لا بد أن تريد أن تفكر لأنه التفكير ليس ضروري للإنسان. التفكير مش غير تنفس لا إذا أردت أن تفكر للتفكير. لو واحد ما يفكر يجيب نقيص اللي يجون ما يفكر. أصل التفكير إرادي، ثم بعد ذلك خصمنا عنك تفسير النتيجة. أصل التفكير إرادي. لاحظت يا المسألة صارت أصل التفكير إرادي، ولكن مجرد أنك سمح لحالك أنك تفكر لا تستطيع أن تمسك النتائج. خصمنا عنك ليس بإرادتك التي ستكون النتيجة لازمة. واختلف العلماء في هذا المحل، قالوا النتيجة لازمة لزوم النتيجة هل هو عقلي أم عادي أو بالتولّد؟ عادي. الإمام الرازي قال عقلي والإمام الأشعر قال عادي الإمام الرازي قال عقلي والأشعر قال عادي والمعسزة قالوا التولد كما تتولد مثلا الحرارة عن النار أو غير ذلك من ولكن هذان القولان هنا مشهورات عند أهل السنة وجمهور الأشعر على أنه عادي وكثير منهم أيضا على أنه عقلي النتائج الآن ولكن أصل النظر أصل النظر بالإرادة، بالإرادة. ما في. لا يستطيع الإنسان أن يجبر إنسان على أصل التفكير. ولكن مجرد أنك تضحك على واحد وتخليه بس يفكر، لا يستطيع أن يمنع نفسه من نتائج التفكير. لأنه النتائج مش بإرادته. النتائج ليست إرادة. لأنه إنما أن تكون عقلية محضة ليست تابعة لإرادة، ضح. أو عادية. يعني بخلط الله سبحانه وتعالى. أو تولدية لمن قال أنه هناك في, في الكون قوة موضع لم يحلها أحد لم يحل أحد النتيجة ظهور النتيجة في إرادة الإنسان ولكن أصل توجه الإنسان إلى التذكير هو بإرادة الإنسان لذلك الله تعالى في القرآن عادة الذيها الذين يعني لا يعقلون كذا بأنه في قلوبهم مرض في قلوبهم مرض قلوبهم هي المريضة المسألة مش مسألة عقول المسألة انه انت بدك كل ما بدك هي هيك المسألة إرادة المرض لانه المرض هو ايش معنى المرض أمر غير طبيعي أو ظلم للنفس الإنسانية أو تأثير غير غير متناسف مع الخلقة الإنسانية يعني انت متى متى بتسمي حالك مرض مرض طياني لما تختلف أحوالات عن الأمر الطبيعي. الطبيعي، فالأمر الطبيعي إنك أنت حتى تؤمن، <تصفيق> الذي لا ي... الذي لا يفكر الذي لا ي... يعني لا يسمح لقلبه أن ينظر في الأدلة الشرعية، فهذا في عنده ما، في عنده هوى، في عنده مي... هناك إذا ميلان ينزعان عنده، صوته وفي عنده إيش؟ الإرادة اللي هي ممكن هذا تؤدي به إلى النظر الحقيقي، ولكن هو يكون عنده غاية معينة، غاية معينة بحيث أنا لا أريد نوعاً، لأنه يكون يعرف إنه إذا أبدا سوف يلتزم بالصلاة والصوم والذكر وبطل يحكي مع البنات وكذا بطل يعني بيصير أفعال مقيدة بحضور معين، هو ربها لا يريد أن يقيد نفسه بهذه الأمور، فهو يمنع نفسه من النظر. فيرد عينه أنا لا لم أنظر ولا ما الدليل على وجود الله لذلك قلنا نحن الأم أن الخبطة والوجود لا يثبت بإرادة الإنسان شوف كيف المسألة وجود النظر لم يثبت بإرادة الإنسان بل هو ثابت بإثبات الله سبحانه وتعالى والنظر ثابت عليك حتى وقبل أن تنظر واضح كيف المسألة النظر أو الإيمان وجود الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبالنبي عليه الصلاة والسلام واجب عليك ولا يتوقف قوته ووجوده عليك على نظرك بس احنا بنحكي لك انظر عشان لما تن تكون مقتنع انك انمت بشيء طفيف اذا انت بدك من اطيره وتم وتؤمن من دون تنظر نحكي لك مش مشكله بس حتى اقنعك ونريح خاطرك نحكي لك اذا في انظر اذا المساله عندك مسألة نظر وتفكير وعقل انا مستعد امشي معك في النظر والتفكير والعقل ولكن هل, هل أنت مستعد للالتزام بلوازم هذا النظر والتكتير؟ هو يمكن يكون مستعد اختلك أنا لما بدي أنظر أو يصير حق أمامك العوائب يا أخي اثبت لي أنه هذا كذا اثبت لي أنه كده ومنها كلامات ومو التعزيزية ومعاندات فقط مهاثرات لأنه يكون عارف النتيجة نصبه هم بدي يفر منها من بأي طريقة من الأطلاق لذلك قال محله في القلب بأنه أصل التفكير يكون بالإرادة وأصل الإرادة يكون محله ظهور الأثر فيها في القلب ونوره في الدماغ عرفنا لماذا قال وتفداه من حين من حين نفس الروح في الجنين لاحظي دقق على عبارة العلماء من حين نفس الروح في الجنين وهذا أثبت علمياً أن الطفل يتأثر وهو في بطن أمه بعد نفس الروح في بطن وهو في بطن أمه لا بعد أربعينيو. بعد أربعين يوم. نعم. يوم. في يعني ثيرو يوم. يعني خلينا نحكي أربعين ثلاثة وأربعين يعني إذا الكين ممكن كتير. المهم هو في بطن أمي بعد نفس الروح نعم. يحدث الأثر والتأثير نفسيا وعقليا وغير ذلك. هذا ابتداءه مش تمام تمام ابتداء العقل هذا ابتداءه مش كماله قال ابتداءه من حين نفخ الروح في الجنين وأول كماله البلوغ قال أول كماله لذلك عند أول كماله ممكن لك. ممكن لك. ممكن لك. قبل سن التكليم بيكون عقله لسه مش كامل ايش يعني عقله مش كامل ما معنى العقل هو الضبط مدرك يعني ممكن ممكن <تصفيق> التمين، الإدراك، التلميذ، أيوة، بارك الله فيك. <تصفيق> التكلية ما هو التكين؟ <تصفيق> الزمام في كل ما، فيه كله، أو طلب ما في كل ما. الآن التكلية مبنية على التعقل أو التميم. العبارات اللي قاعدة يقولوها التميم أيضاً، يعني بيدقولوا في فقية تميم، إنه بالغ مميز بيقولوا. وبعضهم بيقول عاقل على أساس إنه العاقل والمميز هو نفس المعنى عندهم. فأصل التعقل هو التميم. إذا وصل الإنسان إلى مرحلة يمكنه بها أن يميز الحق من الباطل فيلتزم الحق وينتنع عن الباطل فهو مؤهل للتكليف قامت به أهليات التكليف ورحب فيكم نسأله إذا وصل الإنسان إلى مرحلة من النمو بحيث يستطيع يكون مؤهل عند هذه المرحلة لتمييز الحق من الباطل التكليف ويلتزم بها يستطيع أنه مش أنه يلتزم بالفعل يستطيع أنه يلتزم على مجرد الاستطاعة إحنا منحكي فقد تكلفة فقد أمر بالتكليف أو تعلق بالتكليف شرعات لا إحنا منحكي إحنا بالنظر العقلي إحنا بالنظر اللي لكن الشريعة قالت لا بد من جعلي ضابط محدد بين الناس حتى لا يعني يزداد الانت اختلاف بين الناس ترتبط انه متى يكون الإنسان فعلا مكلف ممكن واحد يبلغ 12 ثاني 13 سنه وفعلا يكون مكلف شرعا انه يكون مكلف أصلا سيدنا علي بن ابي طالب قال انا وعمره اتى بثتين حسب معلوماتي يعني بعضهم قال في تلك في تلك الفتره كان التكليف على المميز مش على البالد كل واحد مميز فقط كله واضح كيف المسألة فليضبط مثل هذا النوع من الخلاف قالت الشريعة انه يتعلق التكليف بالانسان عند البلوغ فقط عشان نطيج في خلاف لانه ايه البلوغ معناه البلوغ يفقط بعلامات ظاهرة اما قوة الادراك والتمييز ضعفة بعض الأمر بعض لا يمكن أن تغيتاه. نب فيقدر تميز تحكي تيجي تمسك واحد ما هو بتصير يلعب فيه. مرة يعمل حاله أفضل، مرة يعمل حاله مستاهل، ومرة يعمل حاله والله مش مش مستاهل. ومن هالكلام هذا صح ولا بتخور الناس عنده قدرة كبيرة جدا على هذا الأمر. فالسريعة قالت ما أن ورد حل مع البشر. يعني الله سبحانه وتعالى خلقه وهو أدرى به. شيء إذا الشيطان نفسه يمكن يغلب مع البشر. فكيف يجي فقيه يحكم على باطن البشر؟ لا عبي علامات ظاهرة مثل إيش البلوغ؟ على ماتل البلوغ؟ الطب الشعر، نمو الشعر بلوغ في معينة كذا وبعضهم بيقولوا أرنبت الأنت ماذا إذا رابطت عليها فكانت منقسمة قسمين بتكون دارس. إذا كان أقسم واحد بتكون دارس. صحيح لا. هههههههه. اللي آه غالي من. لا أنا هيك يعني قرأت في شيء. تعرفنا. آه إطمت عليها. عليها. هههههههه. أتلاقى في السياق. هههههههه. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نش... والتميز ب... <تصفيق> لاحظ التميز يحدث يحدث يحدث قبل سن البلوغ التميز يحدث قبل البلوغ ولكن الشريعة علقت التكليف بسن البلوغ <تصفيق> <تصفيق> ليش لاحظ فيه ليش لأنه إيش معنى التكليف أنت في, في... عند بلوغ سن التكليف لازم تقرر إما شاكراً وإما كفورة في دكتور معنى ذلك إنه قبل سن البلوغ لا يكون عندك فعلها. هيا مثل معين سن البلوغ تحكي والله خلوني شوي أعطوني تمرين ثلاثة أشوف شو القصة مش في المسألة. فقدرة على التمييز هي حاصلة في قبل ذلك. لذلك الإنسان مأمور إنه يتعلم وي... ويعلم وينظر ويدرس قبل ذلك. إحنا الواحد بو ببوصل عمره سبعة وعشرين سنة وهو صعب الحالة ومش مكلف. مأمور له لا. فهي المسألة ذا سن التبليغ. يتعلق بك التكليف عندها ولكن قبل ذلك انت في عندك فرصة بتكون مميز وعاطل، ولكن الشريعة عطتك فرصة في كي تبكتلك فعند وصولك ان التكليف يطلب منك تحديد ضبطة اما شاكرا واما كثورا قبل ذلك الشريعة بقان بلا شك فالنتيجة ان كل مكلف مميز وليس كل مميز مكلف هذا النتيجة صحيح؟ هذا هذا الممكن نحكي بأمور فتحية الآن نعم صدر وهو منحصر في ثلاثة أقسام والأول الوجود وهو في اللغة الثبور وفي الاصطلاح عدم قبول الانتفاء في العقل الثاني الستحانة في اللغة الانتنام وفي الاصطلاح انتفاء قبول الثبور في العقل الثالث الجوال في اللغة العبور في الإصلاح قبول التبوط والانتفاء والانتفاء في العقل. طاح كيف التعريفة؟ قال الوجود هو في لوات التبوط. وذا يجب ذبا أو وجودا هو سببا وفي الإصلاح عدم قبول الانتفاء في العقل. عدم قبول الانتفاء في العقل. وبعض العلماء يقولوا ما لا يقبل ما لا يقبلوا, يقبلوا الانتفاء في ذاته. وبعضهم يقول في العقل لانه في الذات في العقل مستويين مع بعض. يعني بحط واحد محل الثاني ما لا ما لا يقبل الانتفاء في ذاته فهو الواجب وما لا يقبل السقوط في ذاته فهو المستحيل وما قبل السقوط والانتفاء في ذاته فهو إيش الممكن والاستحالة هي الامتناع وفي الاصلاح انتفاء قبول السقوط في العقل أو في ذاته يعني اه اه اه امتناع قبول السقوط في ذاته في ذات ما هي يعني والجواز في اللغة العبور ايش يعني العبور الانتقال من محل الى محل هاي الجواز آه. مثل جزت الطريق او الى اخره ومنه صمي المجاز مجازا زين ركرناه في اصل الانتقال وفي الاصلاح قبول الثبوتي والانتساء في العقل طب ما مناسبة تسمية الحكم الثالث بانه جواز نعم. من مرة هيك ومرة هيك مرة بنتك ومرة بنتك في في نوع من الانتقال عندهم فسموه جواز نعم هذا هو الحديث عن أقسام الحكم العقل نعم أقسام الحكم نعم نعم حكينا أنه ما يستحي الرجول يعني يمكن أقول الجواز هي نعم إنه ما في نعم نعم, نعم, نعم ماشي الحكم العقل ينقسم إلى ثلاث أقسام بعض الأحكام العقلية إيش يعني الحكم؟ بعض النصب المدرك بالعقل يجب أن تبقى دائما ثابتة وبعض النصب المدرك بالعقل يجب أن تبقى دائما مستح منتفية وبعض النصب المدرك بالعقل العقل أحيانا يجيز إثباتها ومش و... أحيانا يجيز إثباتها ويجيز نفيها فزواج ال... العقل على هذه النصب هو تساوي الأمرين بالنسبة له حكم العادة وحكم العقل في, الحالي في, الحالي في, الحالي في الحالي. حكم العادة مصدر الثبوت حكم العادة مصدر الثبوت هو التجربة والتكرار حكم العقل في هذه الحالة لا يتوقف على التجربة والتكرار وأيضا حكم العادة هو أنت تحكم على أمور موجودة وأحكي في المنتألة ولكن العقل لا يتوقف في حكمه لكي ينظر في أمور موجودة يحكم على الأمور الموجودة والمعلومة شبكين طبعا وما الذي يمنع ذلك الشيخ والحكم العادي يكون كله مستقرد في حكم العقل بالضغط الحكم يعني المحكوم عليها بالأحكام العادية تكون جزء من المحكوم عليه بالأحكام العقلية يعني المحكو العادية أخف من العقلية العادية أخف من العقلية فكل أمر عادي فهو ممكن عقلي كل أمر عادي فهو ممكن عقلي هذا كلام صحيح وليس كل أمر عقلي فهو ممكن عادي يعني نو يعني واقع مثال المثال الأول اللي هو مثال النار نسبه لسيدنا إبراهيم والمثال الثاني يعني أرو أنفوا أيضا يعني أن تفهموه وتعقليه تماما لأنه مفيد مفيد جدا لكم وإذا صار نقاش أو يعني الترزيح أيضا مفيد وهو نسأل سيدنا إبراهيم ونقاشه مناضلته أو مثادته جمين لا النمرود لما قال له قال أنا وحي وأميم. قال أنا وحي وأميم. قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق، فأتي بها من المغرب. فهوذا الذي تفر. توكيد. إذا هذا دليل على إنه نص سيدنا إبراهيم يقول إنه الشمت يجوز أن تأتي من المغرب إلى المشرق. فأما نقول إن الله سبحانه وتعالى يأتي بها من المشرق إلى المغرب، فإذا كنت إلىهم، فأتي بها من المغرب إلى المشرق. فهوذا الذي تفر. كيف البق البهت هذا او البق نفسه غالت الاسحام و جدت الاسحام لانه جاءته النذيرة من جنس ما شوف كيف جاءته النذيرة يعني جاءه الالجام والاسحام من مقدمة ادعى احد مطابقها اللي هو قال انا اخي واميد نسب الى نفسه الخلق والتكبير فهو زيدنا إجراهيم قال له إذا كنت فعلا مددن هو سلم له تنزلا لأنه مددن شف كيف فعرضه بإحدى جزئيات التدبير فقال له فإن الله الله حكيت فإن التعقيب والتئناس التئناس على نفس الأصل بناء على نفس الأصل فإن الله يأتي بالشرق من المشجد فأتي لها من مغرب فبهد فصال هنا إنه انبهد ليش لإنه التندين واقعات تحت أطل هو الدعاء، هو الدعاء التدبير. مش هيك؟ أيوة، بارك الله فيك. لذلك العلماء والمحققون والمهفسين المهفسين يقولون إنه بين الجراهين لم لم يغير طريقة تدل، لم ينتقل من طريقة لطريقة أخرى، هو استمر على نفس الطريقة. نفس الادعاء هو الدعاء المروج الدعاء إنه أنا مدرك وعلامة التدبيرين وحيويني. فإن إدراهيم ما قالوا أنا أنكر أنك تجبر وخلي على عليه وخلينا أتكلم معك في أمر آخر لا قالوا أنه لم نتنذرا أنك مدبر ولكن لو كنت مدبرا ودوضنا عليك الإحياء وإلماته فإن يجب أن نتوض كل, كل شيء من تحت مطابق التكبير لكن فرقة الثاني، إنه المدرين الثاني أظهر بمسهل أجله ولكن هذا أطلا لما قال أنا وحي وأميت لما قال أنا وحي وأميت يعني بعض المفسرين قالوا جاء باثنين أطلق أحدهما وقتل الآخر تم هذا إحيان وهذا ما؟ فيه مغالقة لقضية في الإحياء والماثر مغالقة لقضية يسموها فواحد لما سيدنا إبراهيم يقول أحييته والناب يقول أحييته بمعنى تنفته حياة المقصود من الإحياء هو إعطاء الحياة ولكن الإطلاق اللغوي تم إحياء بمعنى أنه أبقاه حياة لم يقطع عن حياته فهذا مغالقة لغوية فلكي لا يدخل معه سيدنا إبراهيم في جدل المغالطات اللقظية وتنثير من الناس ما يتجعها هذا قل له فإن الله يأتي بالشمس نشتر. نشتر. من والشتفى في جهة المغرفة بوهد الذين كفرون قطعهم والله عارت معه بعدين ما كيف سواء مرحبا سيحن يعني الموضوع الفيديل يتكتر عن الشئ أجزاء تكون سيدنا لا لا ما ما <تصفيق> بعض الناس يعني اتدعوا انه هناك فيه بس ما في فهم آخر أصلا ما هو الفهم الآخر أنا بقول لك فيهم آخر كل بعض كل لا لا ما في فهم آخر مطلقا يعني احنا بننجه تنبيها حتى انه بعض الناس العوام يعني انه اللي بيحتطمه نمروز سيدنا الرهيم عن الإحياء والله ماذا لماذا زالك هذا المثال واشتغل لمثال آخر لا أصل الكلام مش عن الإحياء والإحياء, والإحياء عن التكبير بل كان المثال انه الدعاء الرجوبية اسكيب هي التثبيت قالوا ادليل الربوبيه تقال انا احنو غني سكت قال كان ان الله ياتي بالشرط المرسلين فهو لم يحد ولم ينتقل الى موضوع اخر ولم ينهزم ولم يغير طريقه لا مطلقا من الموضوع عرفت الموضوع بارك الله فيك معا. يلا بنحلل نكمل فقرة. طبعا هذان المثال اللي هو مثال سيدنا إبراهيم ومثال السيدنا إبراهيم اللي هو في النار وفي المناقشة مع مع النبلاء يعني من الوصول في علم التوحيد وأيضاً سوف نأتي في في مواضيع كثيرة بأيضاً محاورات ومجازلات من سيدنا إبراهيم عليه السلام لفقهوه ونستنبت منها أمور كثيرة جداً في علم التوحيد قواعد كليّة في علم التوحيد وهذا الآية نستنبت منها أمور كثيرة منها بطلان نظرية الأفلق، شيء، بطلان نظرية الأفلق إنه الفلك، الفلك السابع أو يجب إنه يكون دائري من الغرب إلى الشرق أو من الشرق إلى الغرب، يجب وجوه عقلي، وإنه إذا ضطر الدوران هذا لفصل التماثل الأرض، إذا الآية تثبت إنه هذا الدوران ليس واجب عقلي بل هو إرادة الله سبحانه وتعالى، عادي، ورفقت المسألة، فاا يعني استفاد من الآيات أقول كثيرة جدا، ولكن نحن نلتضر على ذكر. ما يناسب المقام ولكن أرجو أنه تحتفظوا بهذه الشواهد تخلوها يعني عمبة كيف الواحد يحتفظ بيبعض... يحفظ بعض الأحاديث في السبت إنما الأعمال الدنيات وكذا وكذا هذا هو أصول في الفتح قلت هذه الأصول في التوحيد تصير أنت تتطلب منها أمور كثيرة جدا نعم نعم التالية إنه رحية تلطيت يتكل في الأجرام تتطلع في النار نعم أو ممكن يعني, يعني القمر الشمس إلى جمع الشمس والقمر بسهولة. يعني أنا بغض النظر عن ثبوته علميا يعني ولكن ممكن هذا ممكن ما أيش اشكال مشواري ما مشواري وقطع عن يعني في مظريات أكبر من هيك كثير. يعني تثبت إنه كل شيء في العالم اصلا من شوارب نعم. وعلى هذا الواجب هو ما لا يتصور في العقل عدمه. مثل الذات الإلهية وصفات المعاني والمعنوية والنفسية والسلبية، فكلها ثابتة للذات تعالى لا يصح مطروها عنه، وينقسم الوادي إلى قديم وحالي، فالقديم كالواجبات للذات تعالى والحادث قد تحيد من الجرم، قد تحيد من الجرم، لأن تأخذ ذات ذاته، لأن تأخذ ذاته قدرا من الفراغ أو الخلاء. وكذلك من الوادب المحدث المحدث قبول الجرن للأعراض فإن هذا مقيد بوجود الجرم الجرن إن انعدم الجرن انعدمه وأما الوادب القديم فلا يتضبط بغيره لذلك فهو لا يتغير إذن على هذا الواجب هو ما لا يتصور في العقل عدمه قال كل صفات الله سبحانه وتعالى كلها على الإطلاق فهي واجبها لا يمكن انتفاؤها ولا يمكن دوالها ولا يمكن تغيرها كما سوف ندلل عليه لاحقا ان شاء الله قال ينقسم الواجب الى قديم وحادث هناك اشكالية عند بعض الناس ممكن كيف انه في اشياء واجبة حادثة احنا قلنا الواجب ما لا يقبل الانتفاء. وقولنا حادث معناه انه لم يكن ثم كان فكيف انه واجب وحادث كيف حلها ما هو يدل هذا الأمر يعني انك فاتلي واجب الجرم أصل موجودة ااا ممكن الجسم أيضا موجود ممكن يصير ولكن بعد ما وجدناه ممكن بعد ما وجدناه الإصابة بالوقت كيف يعني الطار يعني هي قليلة <تصفيق> لا لا لا في لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أنا لا أعيد للأسلام <تصفيق> <تصفيق> كيف ممكن يكون واجب وحادث يعني أيوة. كيف يعني حيث تعلق مم. الوجود من صفر إيش والحضور صفر إيش مم. واجب وحادث واجب قديم. الآن القدم والحضور وصف للأمر في نفسه ولا وصف للأمر من حيث مم. من حيث ما هو في الخارج يعني في الخارج حكم على شيء بالوجود بالوجودي والادعاء والامكان حكم على شيء في نفسه ولا عليه في الخارج نفسه عليه في الابسط فإذن هما وضعا من جهتين فإحنا بنقول التحيض للجرم التحيض للجرم هذا واجب واجب مطلقا لا يمكن أن يكون هناك جرم إلا متحيز لو لو فرضنا هناك جرم غير متحيز مضطر جرم لأن الصفات الماهية الصفات الماهوية للجرم هو أن يكون متحيزا ولا يشترط للمهية لكي يطلق عليها أنها جرم أن تكون موجودة بل اسم الماهية هي جرم بشرط كو... التحيز لها الآن لما نقول أنه هذه المهية اللي هي مثلا الكرسي أو الطوبة أو الحجر كلها متحيزات ماهيات هذا لما نقول الحجر اللي بنتكلم عليه في ذهنا في عقلنا اللي بنسميه ماهية وجد يعني تحقق في الخارج ثبوت الجرم ثبوت التحيز لهذا الجرم لهذا الجرم واجب ولا مش واجب واجب واجب, واجب ليش لانه ماهيته أصلا جزء منها كونها متحيز لا يجوز أن نتصور إنه كونه واجب معناه إنه آه انه يستحيل ان ينعدم او يستحيل ان يوهد او الى اخيره لا كون واجب انه بالنظر في ذاتها هي واجبة ولكن تحقق هذه المهية في الخارج هي ممكنة فاذا تحققت في الخارج صارت حادثة, صارت حادثة؟ لم تكن موجودة ثم وجدة الآن الوجوب, الوجوب ثابت للجرم هل فقط ثابت للجرم حال وجوده ولا حال عدمه حال وجوده وعدمه حال وجوده وعدمه شوف كيف المسألة انتم ما تردوا علي وانا اسأل اني بسأل مرات اسئلة تتخربت يعني انا بقصد انها تتخربتوا منها ما تنسوا معي في السؤال هي ثبوت الوجود ثبوت التحيل للجرم هل هو فقط حال عدمه ولا حال وجوده يعني الجرم حال عدم وممكن ان يكون حال دون عدم يعني مش متحيز يعني لا يطلقه وصف وجود وصف التحيز وصف ولكن التحيز بالفعل حال وجوده. التحير بالفعل يعني في الخاير فقط له حال وجوده. طبعا هيك شيخ. نعم. على هيك شيخ يعني في الوجود والعدم يصح السلبية اللي هي السلبية ما يعني ليس لها وجود. أيوة اللي هي عادية قطعا. يطلق عليها بالوجوب ويطلق على نقيضها للإستحال يطلق عليها بالوجوب ونقيضها للإستحال ما هي اه اه اه احكام اعتبارية بصموها كل شيء فهو واجب ونقيضه مستحيل الصفة التلبية مثلا القدم لله سبحانه وتعالى اللي هي نتي الأولية هي واجبة والأولية لله مستحيلة شوف كيف المسألة فكل شيء هو واجب نقيض مستحيل وهي غير يعني غير وهي غير متحطة. لا هي ولا نقيضها شوف كيف ولكن حكم اعتباري فتوضّع الرضا للوجوب فتأخذوا أضعف الوجوب نعم شوف كيف نفي الأولية لله واجبة وسبوّت الأولية مستحيل نفي القدم اللي هو نفي الأولية واجب كون الله هو الأول إنه ليس له بداية أصله معناه إنه الأول الله ليس له بداية معناه القديم معناه نفي الأولية نفي وجود أول للقديم نفي وجود بداية للقديم هذا واجب وإثبات الأولية لإثبات بداية من هذا مستحيل هيك صحيح فإذا هناك في الموجودات الخارجية أمور أيضا في نفسها كما هيات واجبة ولكن وجبها لا يسلم وجب وجودها وجودها لا يترجم وجود وجودها، لانه هذا الوجود ثابت لها حال عدمها أيضاً. لأنك تقول ما هو ماهية الج الجر الجرم؟ هل تتكلم عن الجرم حال وجوده فقط؟ لا، إنه يكون متحيز يعني أن تأخذ يسمع المتحيز أن تأخذ ذاته حال وجودها قدر من الفراغ، حال وجودها. حكمك على الجرم هذا ثابت حال وزول وحال عدمه ولكن الفرق هو أنه هنا يتحقق بالفعل هناك بالفرق العقلي فقط ولكن الحكم واحد ثابت كيف شيء نحكي؟ النحي هذا سؤالي على العدم أكثر <تصفيق> أنه عدم قبول الانتفاء بالذات، الذات نعم طب ربما هذا الأمر يكون عدم يعني ليس له ذات آه جميل جدا قوله هنا بالذات يعني بالذات يعني بالنظر لذاته المقصود بالذات هنا مش اللي هي القائم بذاته افتراض افتراض يعني انت لما تفترض لما تحكي مثلا وجود شريك لله سبحانه وتعالى وجود إله آخر انت تفترض وجود ذات هي اسمها إله آخر فنحن بنقول هذا الأمر في ذاته مستحيل في ذاته مستحيل يعني انت افترض له ذاته ولكن هو بالنظر لذاته مستحيل. مستحيل يعني نفس تنتج الاستحالة ولا تنتج الاتفاق شوف كيف كون الواحد أقل من الاثنين ولا الواحد ذات ولا الاثنين ذات ولكن كون الواحد أقل من الاثنين هذا في الذهن صار إليهم مفهوم معين هذا المفهوم في حد ذات وثانه والذات تطلق على الشخص في الخارج وعلى المفهوم في الذهن بالضبط لهذا الإطلاق, يعني. لهذا الإطلاق واضح إن شاء الله كيف نعم إذن ما في إشكال كبير أنه تكون في بعض الواجبات الحادثة ما في مشكلة بعض الواجبات حادثة لأنه وصل وجود ثابت لها بالنظر لما هي يعني ثبوت التحيض للجرم ثبوت التحيض للشيء اللي كمناه اللي جرم يعني اللي هو الجسم يعني هذا ثابت له سواء كان الجسم موجود أو غير موجود لكن حال وجوده يتحقق بالفعل وحال عدم وجوده إحنا بنقول يجب إذا وجد أن يكون متحيطا إذا وجد أن يكون متحيطا فالحكم عليه بالوجود بشرط إذا إذا وجد أنه يكون أخذ قدرا من الفراغ فإذا وجد يجب أن يكون قدر أخذ إذا وجد ولم يأخذ قدر من الفراغ ببطل الجسم ما يكون وهكذا كل التعريفات على الإطلاق في مسألة طيبونا هو مذكور إنه للجرم بعدين قبول الجرم للأعراض إحنا يعني زي ما درسنا في الدرس هذا إنه العالم يعني كل ما سوا الله عزوجل جوهر وأعراض طيب إيش الفرق بين الجوهر والجرم شو الفرق بين الجوهر والجرم إيش الأعم وشو الأخص ولا الاثنين نفس المعنى الجوهر والجرم لا الجرم هو الجسم هي الجوهر المبتد الجوهر المبتد نعم يعني. يعني هذا التعريف المبدئي ولكن مصاب أيضا على الجزء الذي لا يتخلصه في حال كونه في حال وجود وجوده الجزء الذي لا يتشدق الذي ايضا تكلمنا عليه عندما قال بي وجود جزء لا يتشدق فهو ايضا جرم ولكن ليس جثما هو جرم بيسموه جرم فالجرم يطلق على الجوهر الفرد ويطلق على المؤلف من الجوهر الفرد يعني جوهرين فاكثر فالآن اذا كان جوهر فرد يصم جرما ولا يصم جثما إذا كان جوهرين فأكثر يصم جرمان وجثما اسمه يطلق عليه جرم وجسم. ما في إشكال أما الأعراض فهي عبارة عن نسب واعتبارات تعرض على الزواهر. زي حركة القلم زي لون القلم هذا اللون ممكن لما نعرض عليه أشعر شمس بعد فترة يصير ولكن نفس المادة نفسها. نفس المادتب هذه أعراض قال وكذلك من الواجب المحدى قبول الجرم للأعراض نفس القبول للأعراض هو واجب فإن هذا مقيد بوجود الجرم لاحظ قال مقيد بوجود الجرم وان ان عدم عدم <سؤال> ان عدم الجرم ان عدم وأما الواجب القديم فلا يرتبط بغيره لذلك فهو لا يتغير الواجب القديم لا يرتبط بغيره ولا يتوقف ثبوته على انه يعني اصلا ما في حالتين حال عدم وحال وجود لأنه دائما موجود الواجب القديم. نعم. ثم إن الواجب له مرتبتان من حيث وضوحه في العقل الأولى الضروري وهو الذي لا يحتاج إلى جهد وتعب لإدراكه. لا يحتاج وهو الذي لا يحتاج إلى؟ وهو الذي لا يحتاج إلى جهد وتعب لإدراكه للذبوض التحيز للجريمة وكون الواحد نصف الاثنين. وكون وكون الواحد نصف الاثنين. نعم. هذا لا يحتاج إلى جهد وتعب لإدرافه مجرد أنك تحكي جرم أو جسم قد من أنك يجب أن تحكي أنه متحيض يعني لا يجب أنك تحكي هو جسم ولكنه مش متحيز. إيه ما هو التحيض قال بارك الله لا إذا التحيض هو كون السيء على الشيء زي ما بيحكي ابن ديمية أطريقة بيحكي بواية آخر لا علاقة له بالمعقول ولا بالمنقول ولا بشيء أصلا بحضر كل شيء بيحكي التحيد هو كون الشيء على الشيء او محويا في شيء ليس هذا هو التحيد مجرد التحيد هو انه لما يوجد بياخذ فراغ من الحيز من الفراغ اللي مش موجود في الخارج اصلا هو موهوم الفراغ اللي احنا بنحكي عنه موهوم بس احنا ليش بنسميه فراغ اعتبارا لانه احنا لو فرضنا انتفاها الكيانه في الدير في صورتها عنا وين ان شاء الله توصل نتكلم عليها بتطور الى محل الكيانه بالفراغ ما في فراغ حقيقي عشان هيك بيقولوا أخذ الجرم قدراً من الفراغ الموهوم لأنه لا يوجد فراغ حقيقي في الخارج عند علماءنا المتكلمين، لا يوجد فراغ في العالم أصلاً. عبد التيمية شو فيه؟ عبد التيمية في عنده فراغ قبل فوق العالم وفراغ تحت العالم وزمان قبل العالم وهكذا. التيمية نسبة وجوده. ويوجد نعم وجود الحيز. يثبت وجود الحيز، ولكن أنا أتكلم عنه في حالة إنه. لما يقول لما تحكي له الله سبحانه وتعالى ليس متحيض بيحكي لك ماذا تريد بالتحيض إما أن تريد به أنه يكون الشيء على الشيء أو الشيء في الشيء, الشيء, الشيء متحيز معروف التحيز هو أفضل الشيء قدرا من خلاله يعني كون شيء ممتد في الأبعاد هل تقول أن الله سبحانه وتعالى ممتد في الأبعاد ما تشدعي تفترض افتراضة كهية يعني زي لما واحد يحكي لك أعطني القلم يدي يحكي لك ما لا تريد بالقلم إما أن تريد به الحبر من دون الرأس أو الرأس من دون الحبر أو ال هو القلم قلم شو بكي أنا ما حكيت لك يعني قلم أحمر أطول أبيض قلم مطلق أعطيني قلم خلاص أعطيني قلم أي تحقق بأي شيء من مخلوقه فلما نقول متحيز الله ليس متحيزا بهذا المعنى يعني موجود ليس ممتدا في الأبعاد ولا داخلا فيها ولا فارغا عنها بل هو موجود بلا مكان بلا حيد لا يوجد هناك مجال يجيح كما الذي تريده التحيز. ما الذي نريده التحيز واضح. الذي نريده التحيز واضح. هو الانتداب في الفراغ. يحكي لك هل تريد فيه كون الله متحيز معنى أن يحيط به مخلوقاته؟ هل هذا هو التحيز؟ لا. هذا معنى مفهوم بسيط هذا. لما يكون شيء محو فيه شيء. مش مفهوم تحيز هذا. هل بحكي لك هل تريد أن بالتحيز أن يكون الشيء؟ ان يكون شيء فوقه او هو فوق شيء او التحييث معروف يا وهو بيعرفه ولكنه ايه اش بيخارضت لسه بدور يعني الناس اللي مش فاهمين بيحكيه سبحان الله ما اكثر علمه وهو والله ما هو فاهمش ولا اللي بيقرؤه له فاهمين اسم اللي بيحكي اقلا صحيح؟ بيخارضت بيخارضت وعلى حكاية الكلام يعني بيخارضت يعني يعني ذات بحكي لكم انه قعد يعني دولة احتمالات ليس لها أصل يعني احتمال للورود أصلا طب شو هنا التعريف المختار اللي بيصحبه مختاريات هو هذا طب شو بيقول عنه يثبته المشكلة أن التعريف المختار لما يصله بيجي بيحكي لك ما الذي يطريده التحيز إن أردت أنه الله سبحانه وتعالى محوي ومحوين ومحوي في مخلوقاته فنحن لا نقول بذلك وإن أردت أنه كذا فنحن لا نقول بذلك أما إن أردت أنه كذا وكذا أنه يعني يشار إليه وله حد إلى غريب فمن الذي أنجره من قبل كيف تفير يحكي بل الثرنة والقرآن والسلف والخلف, والخلف كلهم مجمعين على إثباتهم هو هذا محل الثلاث أطلاً بحط وآخر إيش وبيعملوا إيش ضروري من الضروريات طب إذا كان ضروري ليش جماهير المسلمين كلهم ينفونه شوف كيف يقوله فيه وهذا إن شاء الله سوف نأتي إليه إن شاء الله في المحل الحيض والمكان جميل جدا الحيض والمكان في بينهم خصوص وعموم فقط من من الجهة التالية بناءا بناءا فقط على ايش على انه المتحيز نفسه هذا هل هو مركب ام بسيط؟ اذا كان المركب فهو في مكان وفي حيض واضح كيف؟ يعني الفراغ الموهوم الذي هو شغل هذا الجسم يعني مثل هذا الكأس هذا مركب يعني مجزأ فيه أجزاء, أجزاء, أجزاء, أجزاء ممكن أكثر من تطلع أجزاء شوف كيف؟ جسم مجزأ جرم هذا يقال إنه فيه حيز وفي مكان إيه مكانه؟ هو هذا الحيض وإيه حيضه هذا الفراغ الموهوم شوف كيف؟ الآن هذا بالنسبة للمركب أما إذا كان المتحيز بسيط وهو الجزم الذي لا, لا يتجزّع، فيقال هو في حيز لا في مكان. معنى ذلك إنه المكان هو الفراغ الذي يحل فيه شيء مركب، والحيز اما يحل فيه شيء مركب أو في. يعني الحيز عام من بالضبط. هذا وصف العمومي وصف العمومي فقط في الجذع الذي لا يتجزّع، بس لا في شيء آخر. وراح اسمعنا، فهذا هو بالضبط. فأيمكن أنك تستخدم الحيض المكان بنفس المعنى. ما في إشكال؟ الفراغ الحيض الحي <تصفيق> <الفراغ> الجسم يسخر ويشغل في فراغ الحي المكان هذا الجسم. هايم؟ الجسم بخل في هذا الفراغ بيكون هذا الفراغ اللي بخل فيه هذا الجسم حي لهذا الجسم مكان بهذا الجسم يضم مكان ويضم حيضاً بنفس المقام. <تصفيق> <تصفيق> نعم. هذان يا تو النظرية كثبوت الواجبات لله، وكالواحد أنه نصف فصل اثنين عشر. نعم، كثبوت الواجبات لله الله. إشعي كثبوت الواجبات لله. هذه أمور <تصفيق> نظرية. مثلا <تصفيق> <تصفيق> مثلاً المقابل وجود أنه عالم بكل الصفيات والكليات، إنه موجود. الهاثره <تصفيق> هذه واجبات ام ليست واجبات <تصفيق> هل العلم بها بده ان يحتاج الى <تصفيق> <لنظر؟ تصفيق> نظر <تصفيق> هذه بس الواحد انه نصف سدو في الاسم يعشر اذا بدك شوية تتأمل فيها في حياتي مضبوط شوي تأمل فضل اليك هو جاء لك يهب الاسلوب هذا بس عشان يكتب لك انه مع قليل من النظر بتحترق 100% كون نظري مش معناه انه يمكن ان يكون غلط كونه نظري فقط انه يتوقف ادراكه ع... ال... ع... ال... ع... ال... في إدراثه ايه على ايه لا ايه لا بردخل هاي معنى انه نظري فبعد رصوخه يصير مدرس الضروري يصير ضروري خلاص ضروري بالنظر يصير شفت كيف ضروري بالنظر هو ده الضروري بلا نظر بالبداء ما تسموها كيف بس هذه وإلا فكل العلوم يجب ان تكون ضروريا كل العلوم ضرورية يستحيل ان تكون مُحتملة أو مشكوك فيها أو غير ذلك. كل ما تصنعينه علما فهو ضروري. ولكن من الضروريات ما هو إيش؟ نظري ومنهم ما هو معروف الدقة. نعم. يعني الضروري عامة بالذات. أيوه. هذا هذا هذه التفرقة التفرق اللي يعني أنا بحب إنه نستخدمها. البداية أخط. البدهي هو الأمر الضروري الذي لا يتوقف في إدراكه على النظر والضروري أعم من البده، لأنه يفضح على هذا على البده ويضف على الأمر ال به الذي يتوقف يتوقف في العلم به على إيش على النظر، فمن هذا السهم الضروري أعم من البدهي بعض العلماء يطلقون البدهي وال والنظر والضروري على نفس المعنى. ولكن يعني الأفضل الله عالم إنه اتفرق بينهم. يعني طب بس بهذه التفاهات العلماء في, في كتبهم في أحيان إن يكونوا بنفس المنزل وفي ناس الفرق بينهم. صحيح صحيح. صحيح. يعني المفروض الواحد يقرر إنه في ناس بفرق وفي ناس بيرادفوه المعا. عند العقائد إجباري هجوم في ناس تضارب بينه وبينه والتفصيل هن في ناس تضارب في الموضوع. <تصفيق> لا تدلييات أن العقائد موجودة ولا شيء تدل على في مش بدهيات يعني هي ممكن تكون بدهيات عن بعض أنت بتسميها بدهياء ولكن عند غيرها بحكي لك هذول قليل على وجود الله. في القرآن قال نموت ونحيا وراءه ليهول يهول كراء إلا الظهر. الدهريون اللي بيذكر وجود الله أصلا يعني الماديين اللي بيقولوا بوثش وجود ال الاله هذولا بيكرروا وجود الاله أصلا. شرطة يعني نتكلم على جنس الإنسان. إثباته كفوت وجود الله عنده ليس بدائياً بل يحتاج إلى قليل من التأمل قليل من التأمل شيء ومعظم الناس يعني جماهير الناس مش فقط المسلمين يعني يثبتون وجود إله اختلفوا في حقيقه بعضهم بيقول هو ثلاثة واحد أو واحد ثلاثة زي المسيح وبعضهم بيقول لهم واحد واحد وبعضهم بيقول لهم اسمه زي المجوس وبعضهم بيقول إله هو عين هذا العالم وحدة وجود ماديه أو وحدة وجود روحية مثالية وهكذا ولكن مجرد ومطلق إثبات واجب الوجود متفق عليه تقريبا عند جميع الناس لا ليسه ضروري اتفاق الناس على الوجود الذي يمكن استنتاجه اه بلا بلا شك طبعا بلا شك يعني المهدي بلا شك يعني الخلاف وقوع الخلاف على جميل يعني وقوع الخلاف لا ضروري لا يبين ضروري لأنه ممكن الواحد يخالف في الضروري أصلا ويخالف في البدهي يعني البدهيات نفسها في بعض الناس أنكروها في بعض الناس أنكروها ولكنهم هم معاندون يعني إنكارهم لها عناد منهم وفي هناك طرق معينة لبيان طريقة المعاند وتمييزها عن غير المعاندة صلى الله عليه عليها في يعني كتاب آخر إن شاء الله <تصفيق> والمستحيل ما لا يتصور في العقل وجوده فلا يصح في العقل وجوده، ولذا فإن الصفات النفسية والمعنوية والسلبية كلها ثابتة لله تعالى وإن كانت في نفسيها علنية وهي واجبة لله تعالى. لاحظ كيف بيقول الصفات النفسية والمعنوية والسلبية كلها صفات عدمية يعني ليس لها وجود في الخارج ولكن هي يجب أن نصبرها لله سبحانه وتعالى. يعني نقول مثلا الله ليس كمثله شيء كلمة ليس كمثله شيء هل هي يعني أمر وجودي أم نفي شيء لا يليق عن الله نفي, نفي, نفي, شيء, لا نفي شيء لا يليق بالله سبحانه وتعالى ومع ذلك هذا النفي يجب إخباره هذا النفي واجب إخباره وهكذا نعم. وللمستحيل مرتبتان الأولى الضروري مثل عزل الجن عن الحركة والسكون معه والثانية النظرية تشير الله وسائر المستحيلات على الله تعالى. نعم يعني المستحيل مرتبطة يعني الضروري مثل الع عقل الج الجرم عن الحركة والثقوب يعني أن تقول إن هناك جسم أو جرم لا متحرك ولا ثابت هذا مستحيل لأن الجسم أو الجرم إما متحرك أو ثابت أو أن تقول إنه الجرم متحرك وثابت معا أيضا مستحيل مستحيل نعم والجائز ما يفسح العقل وجوده وعدمه مثل ذات الحوادث في وسطاتها الحادثة من المعاني والمعنوية والنفسية والسلبية فإنها كلها يصح ثبوتها ويصح نتلها فيكون الحد شاملا لها كلها نعم إذن الجائزة فيها. شاملا لها كلها نعم م. والجائز ما يصح في العقل وجوده وعدمه مثل ذات الحوادث وصفاتها الحادثة كلها م. كل هذه الأمور جائزة لأن العقل يجيد إسدادها ويجيد نفيها نعم وله مرتبتان الأولى الضروري كاكتصاص الجرم للحركة أو السكون فقط الثانية النظري ومثاله تعديد المطيع الذي لم يعصي الله تعالى فقط وإثابة العاصي فإنه جائز في حقه لأنه نظري وهذا باعتبار العقل وأما الشوع فأخبر أن الطائع له التواب والعاصي له العقاد جميل جدا, جميل جدا. جميل جدا. جميل جميل. هذه الله نشرحها في الأسبوع في الدرس القادم إن شاء الله. وسوف يعني هو الواحد لما يقرأها ال أول مرة راح يكتئب إنه الله سبحانه وتعالى يجوز تعذيب المضيع الذي لم يعص الله تعالى طلبا عقلا من ناحي العقلية. ويجوز إنه يعاقد ويجوز أن يُتيح العاقم عقلا ثالث ما في إشكال عقلا. ولكن في الشريعة الحكم الشرعي إنه يجب أن نثبت للمؤمن والعطاقة للعاصم هذا واجب في الشريعة, في الشريعة واللي بقول أن الله سبحانه وتعالى يجوز شرعا أن يعاقب المؤمن هذا بكون قد خالص العلوم من الدين بالضرورة شوف كيف المشكلة صارت بس يجوز أن يأفو عن العاصم يجوز... اح... نحن نتكلم عن العاصم مش العاصم يعني ال... عن الكافر قليلاً نحن طبعاً هو يجوز أن يأفو عن العاصم بس نحن نتكلم عن الكافر قليلاً شرعاً شرعاً عن الكافر لكن العاص شرعا من الجهود العاص اللي هو الفاتح اللي هو المؤمن المؤمن لا احنا نتكلم عن المؤمن الذي عاصه فيجوز العفو عنه ولو من دون طوبة على مذهب أهل السنة الله يغفر لا يغفر يغفر يغفر بيه ويغفر بدون ذلك لما يشاء وللشفاعة و... إلى آخره يجوز ولكن يعني كان الكلام على الكافر حتى تتحدد الكافرات يعني انه الكافر لا يمكن ان يغفر له الله سبحانه وتعالى شريعة شرعا ولكن لا شيء يلزم الله سبحانه وتعالى في عقابه عقلا وما في تناقض بينهم لانه الجهة مختلف. وعلى الثاني معنى انه لو ادخلنا يعقبنا كلنا كان عدل هذا هو على الثاني اللي هي بالطبع هذا على, على الناحية العقلية هذا من الناحية العقلية انه لو لو الله لو لو شاء الله سبحانه وتعالى أن يعذب هذا الكون وكل الأنبياء ولا يصيب أحد منهم من الذي يستطيع أن يقول له لماذا؟ لا أحد بل ورد في القرآن لا اللي فيها أن الله سبحانه وتعالى لو شاء أن يعذب المسيح أن مريمًا وأمه أن يولد أن يولد المسيح وأن وأمه ومن الأرض سمع لا يستطيع أحد أن يقول له لماذا وأن يعترض على ذلك وهذا نبي المبين कि بالمريم نبي ومن في الارض جميعا ولا يعتبر فرض محله نعم لا يعتبر ولا يعتبر فرض محله شايف